أكثر جارة من حد تلك اللي حتى نحن نجوا الحد تلك بعدها من الأرض بماشي شيئا هنقدر نخلص بربعة شابتر كمين يبقى الحصة الجاي، نحن نفس مواعيزها الحد الجاي يقوم بإيه إلى واحدة رصة والجاعة لتلاتة نحن نجد التلتبع مصر ونسبوع اللي إن شاء الله هنراجع شابتر من دلتكامسة بإيه دماني يعني إيه، الفقدم بتاعت الجينيتيكس ah Youtube mi AT-C da'Fn and the body of the inrow sense TF3 Chapter del Maht and dan-rah the next fraction of the inside Intel ay reason micro-organics are in general because same الاليغوريثم عباره عن سنجل بيس وهذا السنجل بيس بقى قادره انها تعمل ترانسفورم اول فانكشن 3 4 صح اي مده مش حته دي جوه برضه صح يبقى عايزين الرواله او الكراسات بره انا هصحح اول باول في حاجات مترجمه اصحابها ما قالوهاش زي ال حاجه بره تاخدها وخارج مش حاجه عندي بره قول لي لو عندي حد البارح جه فاديله ورق او دراسات ياخدها ورايحين في ناس بقى من المراجعه يجاوبوا معانا اول باول منها او سمع راجع لو هيجاوب والجثينه كده تمام محدش اي مشكله يبقى النيتروجين عباره عن يوني سيلولر اورجانيك خليه واحده دي بيرفور اول فانكشن ميستري فور لايف فور بايفر فور بروبيجشن علماء البدر اللي يحبوا يقسموا الميكولورغانيزم أسموه الى ثمانية بيروريس كالبروز اللي هما البروتوزوة والألجي والفنغس والمود والبككيريا والأرضي بككيريا والفيروسي والدرايوز صح؟ صح بسنا نصح وقت؟ صح اما حقوا السيارة الكثة فنحن مما يمسمون البيروريس كالبروزي الى نتنوعين الكبارة according بنوع الخليطة احمد راكد يلا فضل عندي نوعين من الخلايا حسب السيتولوجي ماترم قال لهم في خلايا بدائيه بروكيوت وخليه تانيه ايوكاريوت صح اذا انا كنت عليك لو حد قال لك يعني ايه ايوكاريوتيك برو يعني ايه ايوكاريوتيك ثاني يو يعني دول وكائن حي يبقى الخليه اللي عندها ترونيو بمعنى ها لان في نيوكليير ممبرين بيشتغل زي جدار الحقيقه اللي هي تحتوي على ماده الكروموسوم ونسوله اورينتيراي عشان الاستيلجشن ده نيوبيول صح امال والزمانه عند برو كان ممكن يعني يعني النوايه مش عضويه برو بدائيه نواه بسيطه او شديده النواه يعني مفيش نيوبيرين استن الكروموسوم في بنت في السيتوبلازم مفيش نيوبيول مش كده قالك طب ما تيجي ندرس بقى في خاطر الخليه بالمره ونعمل جدول اهو احنا كنا عاملين الجدول ده اللي ما عملوش يقدر يعملوا او يزودوا من زمائل تعالوا انضموا في الجروب الجيوتي كورسات والجيوتي كورسات هو ده احسن اننا نشرحها مع بعض ثاني حاضر انظري ازاي خاطر الكس خصوصا اللي ده دورك شروق طب تجرب زي ما انتوا طولوا انا بيقول كده بيقول ان 21 عشان يذكر الماديه او ال دي اللي بتسيح الماده العامل الوراثي التندري في الخلايا فلان هنا موجود عباره عن سنجل كروموسوم سو في التايجنات سميناه ايه شريحه يوجل ذات طول نيويلي واللي كيف بقى يعني عايز بره نعرفها ففيش حاجه بينهم وبين التعديل الجيني ثاني بروموزوم سابترين ديستات لازم غير نيوكليير جريين promoter gene اللي بيستن بيت اللي بيجي what about the nuclear gene ايه اللي بقى افضل واي اذر من برين اي من برين ها باوند اورجانيل اي عضو داخل الخليه يبقى الراوند اللي امبرين طالما ميزه الخليه بروكريت مش موجود يبقى اكس ها لكن انت عندك تجيب له ثالث بالتكرو... معايا المايتو الاندو بلازميك سيستم زي جولجي اريت والحاجات دي زي المايتوكوندريا ايوه اشد بروكريت مش موجود خالص فضلني ODKR difícil. І, frick, те не держи, вienо і в DRUF. А. Ось тепер? іді. А ту, інша, хінує одно таз? Зам falls. Замеш? Дивіться над двір Cantrei. А Pieoit, по Кріше? Так. ثم تقيني مرة, بيهي مرة -uh -hmm. absent absent نشوفني كمان absent موجود field هيني تلك الثلاثة الإمبريات absent absent وهنا absent يعني تقول إذا كنتم عن نفس the field بعدها عادة وقت الاستيقش هنعجي عليه دي وقت اطلاحيز من absent absent absent يعني جائن الـ structure او developing التي بنت عالتها هي أهل هذا <nd> simple <precision> لكن هنا more developing مورد هاي ديفرنس او شايو ديست اي دي يعني طبعا بقى هاي ديفرنس ده لكنها سيمبل وبال مقارنه الاهم مورد ديفرنس او مورد هاي ديفرنس طيب والساين حتى الساين اللي بتدي له كل حاجه اهمت فيها هتبقى مشموله زي ف لكن دي هتبقى لارج يبقى بقى مهم جدا هيفيدنا في شغلنا وهو الريفوزوز كثابة الريفوزوز هينا الـ 70 وحتى معقولة من دوسة يوريس 31 و 51 لينما كثابة الريفوزوز هينا الـ 80 ومعقولة من دوسة يوريس 41 و 61 يقفل نحن نشوف بعض الهزامل من ذالي في البروكالي الحبتنس الثمانية بروس المكتوين عندها تحت بعض البروكالي كم ان يكون هو كذلك احنا رقم 1 اكس 2 الار اكس سي داير 3 نوع من ال بي انت بتقسمه لجوئين ار لكن الجئين بقى على فريق الار البروتوسور فرض بيقول طب اكيد اما يتفضل ثاني ثالث الباقيين هيمول والونزورات المولز, المولز. والونزور علاقهم النوع ده يوكياريوت طب والنباتات العاديه بقى دي يمكن الافراد بتاكل حيوانات يعني يوكياريوت وبلازم يشرب ميه حلو كده اي سؤال في اول شابتر قارن بين البرو واليوكياريوت اللي ما كانش عامل ده هو اللي هيعمله اوكي سؤال اعرف يعني ايه بروكيوت؟ طب تعريفه شنو؟ البروكيوت هو اورجانيزم إذا ما عدوهوشي ترو نيوديوس لكن الناسية عندهو سينكي البروبيسون صدفت للتفاديسات دهو نيوديوسيا بكين هذا هو تعليم كمي ترو كبينش حتى تكتبين بسيطات عرفت عنيه ايه وكاليوديوس يعني لو كانت معرفة ترو نيوديوسيا بمعنى لها فيها كاليوديوس لمكيلة خداوات نيوديوسيا بكين وديرها نيوديورا عرفة بس يعني ايه فيروس فيروس ما حاكمهوش بسهل هنا ولا هنا فقط مش سهل ليه ما حاكمهوش الفيروس تم يدد برو أو بيو جميل مش سهل لأنه أتثن ما هوش خالية لهو برو ولاو بيو كالبس البرجريسي اللي إبعاد من أمروكه بالله أقولهي الكالبس هل يكون عندهو شتركشن فالفيروس باعتباره ما عندهوش تلك تركشن يبقى لهو برو ولاو بيو كالبس عرض البيت بالنسبة لإمكانك بريد سمول ان فائد that no destruction how may live inside intracellular parasitic interfering parasite cell because why because it the machinery بتاعتها all components which go the process to make acid then make virus genome and replication go living في سؤال كنا حطيناه في الادشنال كويستشنز اللي بعت لكم مش متابع لما قلت لما تكلمنا زهير قلنا في بريز بين الفيروسز الوبليجيتوري اند باراسايت لما نقول مش سيبت فايروسز ار اوبليجيتوري انترنال باراسايت عشان ما نحتاجوش للاستراكشر دي الاجابه عايز اكمل يعني تشرح فيهم تقول له عشان ما نحتاجوش للاستراكشر يبقى محتاجين الفيروس تمشينا دي بتاعت اللي بنقوله الابسط من الفيروس في تركيبه ايضا حاجه اسمها بايرويس شكل الهيستون فايروس زمان كنا بنقول انه معمول من كده بروتين ده بيساعد في تركيب مورين كوديك السيتيدي يوليك اسيد تاخير ان دي ان في الدنيا يبقى شرط عباره عن ان دي اسيد كول ده اسمه بايرويس شبيه الفيروس اويدي على شبيه يبقى الدنجليسترانول ريبولاس ار ان اي تسكن كود دي ديس دي ليجر والابسط من الفيروس برضه بروتين بيقدر يعمل انفيكشن سامينات براين لو حد قال لك دلوقتي عرف يعني ايه براين كان اكسوال بروتين ديبويد اوف يعني كان البروتين كود البوست طبعا ما مش بروتين كود هو استراكشر بروتين نيشر مش بروتين كود اسمه بل براين بيعمل بقى الجسم في البنايين والحيوانات مجلسكم الثاني الماده كاو دي ماد يعني جنون جنون ساد طب اظن نصح عليه كده في نها ماج في نها ماج باد بتساوي ديس مرض بيروني الظاهر هناخد بروجي تفصيل في بوليمرين ان شاء الله كده انت اول شخصي هتكلمش اي حاجه او له سؤال تمام بس ده النهارده لما نروح جيب معانا ورق السلام يا جماعه لو ورقك المراجعه <تصفيق> مراجعه حلوه مراجعه فاينل لانها مراجعه الامتحان لكن انت قريت انت شابتر التاني المراجعه عشان يمكن يطلع الامتحان بتاعه خلاص نخليها بقى دي مراجعه فاينل تبقى من حاسس يعني تعالوا الشابتر التاني ده عايز يتكلم عن السيلف سابشن والديشن بتاعته كده كده دي مقدمه وهنا مش عايزينها يعني عشان نتابع من الكتاب ما نقعدش ناخد الباراجراف ده مين اكتشف التكتيل او سر الياء هو كلام مش ده مايندر كات للماتيريال المطلوب ايه هو المطلوب في التيتشرز سايكولوجي يعني لما اجي اول في الكورس بولينتار دي هتكلم عن ايه وايه وايه وايه هتكلم عن خمس حاجات ده كان هنا منهم اربعه بس خدنا الخمسه بالعرض يبقى الخمس حاجات سلايد ايه بس ايه دي انكتاتست والحاجه الخامسه دي هو ده بس هي الموديلتي طب اكتب كده عقبال بص الكلمه تحليل التاثير المنطوري لما دول البروجكشن فيتشرز انكلود الساين شيب الريجن انتركتد وموتيليتي حلو ساين ما نحطش ارقام قلنا تقارن حجم الجزيره بالميتر اللي المكان بيها وبالنسبه لسلام عليكم الشيب التاثير بيقدم الى ثلاث اشياء رئيسيه توكال شيب لاين فاير طوال يعني سبريكر صور مدوره ده سؤال يعني عسيان روشي طيراني يعني حاجه سوني صح حلو قوي ارينجمر ممكن نقارن بين كده ببعض جينز بلاستر صح لو جين اهو ادي بوستينج جرام كبير بيقول عليها جين بوطار جين ده يتترتب بوطار بلاستر ده يتترتب بوطار ده كلام عملي انا ماجيش النظر اقول لك الاورجانزم اللي شكله فلاستر اسمه ايه الارغونزم اللي شكله تشيني بس ليه بقى لان انا بدل ما اسالك السؤال ده كده نظري ما هاجي الامتحان انا اعمل ايه قلت لك اسمها ايه في النظر ده اقول لك ايه ده طالما اقدر امتحن في السؤال ده بالعملي نراجع على هذه الصفحه اللي عامله بسطه دي ذاكر للعملي مش للنظري ما عدد درجات واحد فيها خالص اللي هو بتاع الارنج ليه اللي مسؤول عن الارنجمنت اوف ذا جيت يعني ايه اللي يخلي دكتينا تبقى بين او تبقى شين او تبقى شين او تبقى شين او هردى بقى احزارتنا يعني احنا بنراجع ونحن اتشفلت لي كمان شوية يبقى عجل تبقى خلص ايش بيقى السكت بقى ريش واحد لانه مردو دي وانتزاق ليه موسين دي اللي ما تبقىش اول طيب مصابه او هام اللي ما تبقىش يعانين جين موسين دي بيهن قبل كده تبقى اللي بتبقى شين هتبقى بقى شين بق نعمل فيكتور في هذا الاتجاه بصوا كده ده اللي بيعمل فيكتور ده اللي يعمل فيكتور كده يبقى اتل البكتيريا 2 صح حلو قوي طب لو في معادله ديفيجن اللي بعد كده طالما انه ما يقدرش يعمل فيكتور في اي اتجاه اخر يعني برضه هيعمل الفيكتور هنا في الاتجاه ده وهنا هيعمل فيكتور في الاتجاه ده اتل كل بكتيريا 2 صح مم. يبقى اذا التكاثر ده اسمه سنجل بلين سنجل بلين يعني دائما في الديفيجن في الترانزيت انت بيتكون في اتجاه واحد تجيله برضو التاكيد اللي بيضيفه دائما في التينجل بلين هتديه يا نفيز جنب بعض كده يا اما تشينج اهو يا بيز يا شين طب ايه بقى اللي يخليها تبقى بير واللي تبقى شين اكيد في سبب ده عامل ايه يحلل بير وتش بيسوي له لو البطيره بتضيف التينجل ايه ا السي اوكسيديشن اوبزولوتد اثيلز افتر فيلدج هناخدها في الشكل 3 جليحه يعني يعني بعد ما البكتينا دي ديفايت البكتينا دي ديفايت في حاجه اسمها تم الباينري فيجن الوحده بقت اتنينه صح باثنين يا اما يفضلوا الكاش فتره يا اما يتبالوا بسرعه الواحده اتقسمت بقى 2 على مابيسست اهو بيعدل معادل السن فيدج الجديد فكل واحده عملت 2 طب ده 2 فبصوا رايح اشوفهم اثنين, اثنين صح لكن لو بيقعدوا فتره اكشن اكستر فيدج يبقى دي معاد الجينريشن الجديد وهم لسه اكاشز فكل واحده اتصنفت فنجي ايه بقى اربعه وهم لسه اكاشد بونشي يبقى في تو فاكتورز بيؤثروا على الفاينل ارجمنت اوف ذا جريد ده ممكن حد يسال ايه هو لما تفكر في طور او تخليين الارنجمنت بتاع البكتيريا ازاي؟ ده بيبقى واحد تلينر سيل ديفيجن البكتيريا دي بتتكاثر في سنجل بلين يا بيز يا شين لكن اغلب البكتيريا بتتكاثر ان مور ذان وان بلين يعني يعني الخطه دي المرايه حضراتكم بتنقسم فيرتيكال كده وبتدي خليتين جنب بعض صح طب ايه المعاد ديفيجن اللي بعد كده او مكرر النمو يتكاثر اه في هوريزونتال سيل ديفيجن يعني السيرفر هيتكون كده المره دي راحوا مدينك ثلاثه من المواضيع اهو طب المره اللي بعديها قرروا منقسموا في اتجاه اوبليق فالاثنين اللي عليهم الدور هو مين ده اللي كده بيتايك مور ذان وان بلين يديني كلاستر زي الكلاستر ديستركت ده انت انت فاكر الاحلى اللي الاكسبلينيشن بتاعه مطلوب نظري من هذه الصفحه تعالى بقى فاضل لي كوليدج كنا هنقولك العملي اه واللي ثاني بتاعك مين يقول لي في البكتريولوجي عندنا كام نوع من الستين؟ لا 3 اا 3 ااا نوعا عام بالعاملي غلطه مايت سبيشال ستينز ده عندي ستين اسمها سمبل دي اسمها سبيشال وستين اسمها ديفرينشال ناخد مثال سريع لكل نوع من الستين السمبل ستين زي ما شايفين دي حلو برافو عليك مين فايف قول لي اي اسم الستين يجي بالفرق ده اسمها واطمئننا الستين ان لو سبقت بيها كله جريتريت تقول لي هياخد الستين قناه جينات دي لو بيصايض باكتراونين اي حد وادي ان دي سبيشالستس مضايق يعني الجين بستخدمه عشان اخد اورجانزم معين او اورجانزم سيكويشن معينه لو خدنا مثال الاورامين ام برافو عليك يا ام ايلى الاورامين اول اللي بنستخدمه ده فيلوريس عشان اخد في سي بي يمينها صح وطبعا الجين ده ستين عشان الاورجانزم جوه الستين شايف احنا وصلنا لاشكل والفندانه الثانيه اللي بتنبر عشان اشبهدلك الاورجانيزم بتاع البيورجيس مثلا حلو الكلام ماشي امال عليه بقى الدفرنسشن سبيس بنستخدمها في الفريكوينسي في المايكروبيولوجي عشان دي فرنشيشين ديفرنشيشن واشهر الدينات عندنا هي الكرينس طبعا جميعها دي نزل خدتهم بقى انتم في العملي في السكشن وشرحناهم احنا في العملي وهنبقى نراجعهم ان شاء الله هراجع لكم العملي في الاخر طبكره بس ده جرامين ليه سبب الاستراكشر اللي انا داخل عليه دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها زي جرام البروتوجرامين ففاهل يعني ايه ال200 دول صح الراجل اللي اسمه جرام جاب تو سلايد اهو وحط تو ديفرنت اورجانيزم على كل اورجانيزم على سلايد وحط اول تبغه اخترها اللي هي البيتايل بايل طبعا بعضكم سائل عن الجرام السيك في امتحان القصه ده اول تبغه بحطها هي مين من الفايف فايف ثم بعديه كده بضيف الاي دي سوليوشن اللي هو الجرام سايد ها طبعا الاورجانزم ده والاورجانزم ده احتاجنا نلون البايل ليه لان ال دي ست في الاورجانيك بيتعامل مع الثبته دي كما لو انها في الست طيب الراجل حاول يشيل اللون والسؤال ده برضه في البيز مين الكربوهيدريت الليجن في الجرام ستين نايت فايف بيرسنتس كاينس لايل الفا اما واحد ان فيه محتفظ أم في اورجانزم محتفظ بصبغته اورجانزم بقى السالب صح حاطط الكاونتر ستين السؤال ده بتاع امتحان يوم الخميس اخر امتحان <تصفيق> مين هو الكاونتر ستين جرام ستين اللي بيوصف كاربولس ان اوكسين او كوشي الناشيه استاذ اشرف ايه الاورجانزم اللي بياخد باكت يحافظ بلونه لكن الاورجانزم اللي كان فاقد اللون بياخد اللون الاخر اللي هو اللون البينك او ريد ويابيير ريد اتتذكروا اللي في اليوم احنا مدينا الشابتر ده تاخد نص السنه فا مين البرايمري ستين؟ الطالب بقى البايولوجيزم اللي بيقوى البرايمري ستين في حد الجرافي ستين والريزست دي كلورايزيشن هيقضي عليهم ورائد اه البايولوجيزم اللي بيحصل له دي بي كلورايزيشن وي اكوايرد بوستيميريك بيقوى الريكاو التراكسي للدي ان ايه بي. وده بي. هيغير ريد او بين مش كده مين البريمر اللي اسمها ايه؟ باير انت طلقت يجيب الاسم ايه؟ ماين 5 و7 باير عاوز مين الكاونتر الثاني اسمها ايه؟ يا يوسف ضربه قصص قول لي انت لو سكيتو معاك الورق اللي معاك او جاب لك الامتحان بتاعه ويديها كروس ثاني انا هسالك العامل ده بنص الطلبه ان شاء الله انا بس عايز اوصل للمستشفى سريع عشان هنخش على الستركشر دلوقتي فالراجل بيعمل اورجانزم اللي بياكل باير 300 جرام كونسنتريت يسمى هذا الجينوم جرام <تصفيق> نيجاتيف طيب عشان نفهم الموضوع لو سالناك جرام نيجاتيف الجرام اللي يا كبير باكت ولا كرامليس ولا فايلت ولا فراول ولا كريم ولا ديت في ناس في التاريخ اولجين اتكلمت هنا ان الجرام نيجي يعني كائنه ما انتبعش دهنا جلاسنا الجرام اللي استخبى واخد الصبغه الكاونتر وحي كبير بهذا اللون البهت تعال بقى نروح للبكتيريا استراكشر في سؤال كنت هتظبطه وبل اديشنال كويشن قصور اربعه إكسينشال كومبوننتس في باكيريا الشو ده مش طبعا يعني دي فيتشر كومبوننت دي فيتشر كومبوننت او الكومبوننت في الباكيريا ستراكشر اللي لا يمكن الاستغناء عنها لو استخدمت عامل باكيريا موت بس هنشوف من جوه لبره هنا لازم الباكيريا عندها بروزو نيم دا المقوله دي حتى لو بتعمل بوز لكن السؤال ده جه لان الكروموسومس والسبوز برمزوا ناو طب دلوقتي دلوقتي ده انت كده بتحصل حتى تاخد الكروموسوم بتاعها جوه يبقى الكروموسوم ده حاجه انت مش بتقدرش تستغنى عنه طالما عايشه او ناويه تاكني دلوقتي بس عشان ترجع تاريخ ثاني لازم يكون عندها كروموسوم نيويويد ادي واحد اتنين دا اللي هو عندنا سايتوبلازم يحتوي على استنشال كومبوننت زي مين يا استشراق زي الريبوزومز اهو تاني الكلام ده يحافظ لمنبرين استنشال اللي بيجى ده اسمه سيلفاتيك منبرين صح يبقى للخلله امام ده استنشال كومبوننت صح ثم ايه رايك التثبيت ديشن ولا لا اه ثبتوا بالقدر اهو هو مدرستموا عاوزه ليه مش موجوده ان تكتب اللي الادز انشنال بما في ذلك السنول رغم ان السنول انشن في طول الديش المايكروب حتتين البكتيريا ما عندهوش سنول المايكوبلازما واللي هو صح لكن لو حاسس ان الممتحن سالك قالك اس فور انشنال كومبوننت بتفسير السنول قدامك اهم مسؤولين يعني من من من بره بقى لجوه السنول الموجود في المصر بكين ما فيش ريجول ديشنز في بس اللي ما عندوها بصيت بالك بتمبرين لانه موجود ايه نقول لك ايه و لو اتراك انت تتبنك مجمبريل لبقاش نوبونت الخليجة بقى و رايبو ظروف عشان ينجي مهمة مصرع الروتين و اني يجريك افضل يشيني جينيتك انفورميشن بقى كده تولى ارباح استانشار كومبونتس واحدة لكن هناك كوندونت ليجيه فريزنت انه صاب بكينة ليجوش استانشار فلا مصابي يعني ايه بعد ينجي يدر انسان عمله شدينيين يعني دائم لاجهزة و هذا كوندمن الوندمن او روتين ما هواش ح ان دي بقيده صغيره جدا وممكن يعني تعتمد انها تثبث المكان المكان على عوامل كتير مش لازم تتحرك اكتر بالنسبه للمثبتين ها بالسمبلي انها اديير او تبدا اتاكاش اه دي حاجه ممكن تساعد على الناس تعمل البي دي لكن ما هياش حاجه ستشن ها يعني من غيرها تكون يعني لا يبقى السمبليا برضه حاجه اوبشنال اه ما هيش اللي هي الفايروس طب شعوان الكبسوله ايه الحاجات اللي بالاحمر دول دولك ما هماش استيكشر كومبوننت السؤال بعد السؤال اللي كان بورقه بصوا الاربع استيكشر كومبوننت اللي بالالوان اللون ده ده الممبرين والزون اللي بيوليه ايه المشكله ده مش ذا فانكشن اكيد عندهم يعني برضو الدراجه بالتفصيل ثم ارسموا الوجه الوجه مش كان اتاكش والكومبوننت دول بيكون ثابت بتاعه دلوقتي احنا لما جينا نقلب الانتروبايتس لقينا ان انا اضرب السيجال كومبوننت التركيبيه طول التركيبه بتنزل شيء يعني قلت طلعت تكول شكل 8 على السخات تاني نقول كده ده دلوقتي اللي بيضربوا السالنت كومبوننت بيعملوا سلكات في برين ستركشر الكوليكشن دي و130 والحاجات الانتيوتيك بتمنع الكورديشن بتاع عندي الست دي او بي سي في اسرائيل زون ده عندي وارد كده كنا عن ايه الفيتامين سواء بيضطير مع الفوليك اسيد فلامايك فيريس مين او بيمنع الدي ان اي دايركت سايت او او ده ده سؤال مركب كده بدات لك ايه اول ان انا تماما اللي بالازرق ستنشن واللي بالاحمر مش تعالوا بقى نشوف كومبوننت كومبوننت ونشوفه وازاي بقى تعال نبدا من جوه لبره كده ها السلطوت ده هلاقي هيو هيو كده إذا <ترجمة> الجراج <ترجمة> اللي عندك تدارس ملابسة عن <دولت> يوكليوري <ترجمة> خليل القراءة فقط أنا اللي رب عيدة لنحن فأكون شعبت يعمل القراءة لي لي لي لي لي لي لي بشكل حمسة موضوع عن الشيء يوكليوري بالتفصيل بداية لو خطوا القراءة سريعا بشكل أباية اعتبرنا البكتير يا بروكالوديكا إذا كان عنده هاش ترونيو يبقى عندها يوكليوري معقول ان تنجي كروسيا طب تنجي في الخدمة لو مرادوا يطلع طول رواني اللي جيدة طب ازاي نحط برو مايكروس ده من الجعب الى سوبر بوين مش كده اتاشت اقتني سوزوك عشان تساعد الريبي باشا شكريه معلومات كده ديني بسريعة ونبنيتك من شابتة الخمس ان شاء الله بالاضافة للحبز البلحلة حاجه هده اني بليك انت قد يكون مش مكتر فلموسوم قد يكون هناك اكترا فلموسوم الكمبوني ديني بناسبة ونبنيتك من شابتة خمس بقاره سريعا بانتك كده عشان تبقى عندي جيدة اذا المستهلك دبل ستراند دي ان اي بيقرأ دي ان اي جينريك انفورميشن مايش استنشنال انزيمات ومزيد من التفاصيل في تشابتر 5 ان شاء الله الفقرات دي راجع سريع اريحني الصفحه لان نفسي ثاني سكت اتحرك بسرعه ما انا مش في الدنيا ثم الى الريبوزوم نتكلم الصفحه هنا انه الريبوزوم فيه اربع معلومات المعلومه الاولى من الريبوزوم ده سمي على جسم ان البروتين بيحمل ريبو وريب ان اي حلو فانكشن ثالث هو مينس اللي عباره عن البايت اهميه الرقم البرنامجي شويه بجد قول 60 70 بايت بينما البني ادم حساب الريبوزو بيعدي على 80 بايت ده يعني انهم ديفرنت انستراكشر اذا يمكن اعتبار الريبوزو <تصفيق> سيلكتيف تارجت فور انتيولوجيك ثيرابي ايه اللي بيشرح الجمله دي لو ان المربع ده الكبير ده بيمثل بني ادم فالادم عنده ريزوم كثافتها 80 اف بينما الريزومت للالفه دي, دي كثافتها 70 في الشكل ده هي اثارت الزياده عند انا عايز احافظ على الانسان ده يفضل عايش بينما اموت البكتيريا احميها من السنس اوفر اعمل ايه ادي انسولين مش مشكله هتاخد 70 اف ريزوم او السديون بتاعهم بننقل البكتيريا من غير ما نهارب الجسم والقصه دي اسمها ايه السلكت <تصفيق> انثوسيس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حد قالي الامتحان اللي جاي قلنا نفس الامتحان يوم الخميس بيقول لك اول ذا كونس ار كومبليكيشنز اوف انتيبيوتيكس ولا تيكسي ولا ده واحد ديركت توكسك ولا ايرج ولا سوبر انفيكشن ولا على فكره وين جبتوا لما ولا ارجنت ولا نونسابره ناس كتير راحوا نونسابره ليه قال لك الكومبليكيشنز اوف انتيبيوتيكس هي توكسيك ولا تعبك شيء ده هو الصح تشريع الكرسي ده مش كومليكيشن اوف انتيجريتي استشرتني بشروط استخدام الانتجاء ادي اللي هات الاتجاه ادي ده الحل بتاعك اه اه هتقول له تمام لا غير تمام مستر مجرد موجود هو موجود بقى يبقى مين غير استاذه غيرها انت بتجرب ده طب ليه بكتب 10 جريت اكثرها عشان اشوف بس ظلي يوجعني ولا لا مش عارف انا متاكد ده له شكل ايه ماشي خلاص خلاص خلاص والله هضحك في في انت فاكر في جاموس الكومبلكس بتعدي عليه لو جبت انت البروتيش بتاعك بتاعه ده في الحقيقه البروتيش ان انا عايز استخدم الجيوجيكس وشبيهها او هارمون فول بسبب كده بظاهر الانسوس عشان دي مش كومبلكس ان الجيوجيكس تبقى شرط من الشروط يعني ما علينا نطير موضوع 10 10 بس ها وانا خارج كده لقيت برضه سكيل فيه شويه ضغط كده الكتاب <تصفح> الاحمر ليه معناتها تكون مهمه للاورجانيت لانها مختلفه عن الاورجانيت اللورانسين الانكلوجن جرانيول عارف كده عندها جلوكورس 16 تسديد اساسا ثم عدله او انكلوجن جرانيول تستخدمها عشان انرجي برودكشن تستخدمها لتخزين الATP فوسفات اللي عامل ثانيا ترايبا تعالى بقى ولا خارج على حاجه مهمه لقيت ان البلازمي مش ماشي ستريم هما تبيع بثنين أمور بثنين بجنيشن إذا مقدمين ده يسمعها الـ Ezozoom إيه أهميك الـ Ezozoom واحد الـ Ezozoom للنص لو اجتمل كده عمل قروص للداخل ينفذ البكتيريا كده يعني يستاعد الـ Stainful Mission الـ Ezozoom المحارف ده لو بدأ يفروه كده وأحد المواجه الـ Distention في خطة صغيرة أو كفل كده أثناء الـ Spawn Permission يعني الـ Stainful ممكن يشارك الـ Spawn Permission أو الـ Spawn Permission ده ده الاهم يعني الزوج بيحتوي على المستركتشر زي اللي هو البديل بتاع المايتول في زمان في جدول الشات المايتول جابست في البكتيريا صح فاحنا بنقول طب مين اللي بيعمل انرج بركشن المينزول بص الجمله الصعبه دي شويه هو الفانكشنال ايكويفالنس او الفانكشنال انالوج ان الفانكشنال انالوج يعني المكافئ الوظيفي المايتوكوندريا يعني لو قريت كده يعني لو كنت انا كبني ادم عندي مايتوكوندريا مسئوله عن ال ان ال برودكشن المقابل الكلام ده في التكبير هو الليسوسوم علم الليسوسوم بيقوم بتكسير الانزيمز اللي هيسوي برودكشن يبقى ده مكافئ بتاع المايتوكوندريا في حاله بس طب الكلام ده مراجعه فياري صحيح باقي عندي هو شرح الاستنتا انا حاسس كده انا حاسس مستغرب طب انت بتجيب له كارت فين؟ فين هي انباصه؟ ايه ده؟, إيه ده؟, إيه؟ ده ما <تصفيق> اه ده حاليا لكنها في ال 15 اللي جاي طب لو انا بساعد دلوقتي بتستني بالصح اه الكلام طريقه هنشوف ااا خلصت في الزو كده وانا خارج لانت ادخل في البرين بلاستيك ان البرين يحتوي على التيرو، تديرو كالوية السبس لأجينه بالبخير مع التموش التيرو إذا أول تكتبش اللي هيكينه دي باية سعر وظايفه إيه بقى ده مالله ستني بير منه إذا يسمح فيه، الترانس بورد والترانس بورد قد يكون أكثر من الديجوجن، فالتنجل الديجوجن، أكثر من الديجوجن، أكثر من الترانس بورد أنا بيبقى ببسكة على العنوين دي عشان كل يتأكل، هتفكرك بالفونشن عليها الضوء أكثر تتفكرك بالإ من اللي اتفكر ان الريسبنت استخدمت من بين عصبين الصوم هو المسؤول عن الريسبيريتوري تشا بتطور على الريسبيريتوري ان هاي طيب تمام طيب ايه الشيء بيستخدم في بناء البروتين اللي بيستخدم في الريسبيريشن والانرجي ستاشن المستهلك في البناء بنقول بيو سينثيزس استرتكليف البروتين بيبريد يساعد في بناء البروتين في خطوتين الاول هو اللي عنده اوائل الصوم دي لا اوالي النطوب الاول اوالي النطوب اللي هي مين الستاتيون اللي بيكاين بينها ال او هو اللي عنده الاشمان عنده سيل الكالر اللي هتجي الديزاين اللي مسؤوله عن انها تعمل الاسينج للستاتيون عشان كده بيقدر يشارك في بناء الو حلو طب وانت بقى وانت شارك في بناء اكيد ومبين انرجيتك وعشان تبني ليه عشان الجو المخالي يبقى الريبوز دي كانت بس على ريجولاشن الحسام الريبرودكشن الذا نيمك ميمبرين عن طريق الميزوم ويشارك في الريبرودكشن باكثر من طريقه اكثر من خطوه يعني نمره 1 الميزوم اللي هي جزء من الذا نيمك ميمبرين بيسند الكروموسوم عشان تساعده على اليو سي باليت عشان تساعده في الدوبلكيشن اللي هنشوفها اثناء الديفيلوبمنت تشابتر اللي جاي ده كمان بيحتوي على الايزينز اللي بتبدا عمليه البريدنج او السستوس ثاني وهي اي تي اني جين وهي دي اللي بتفهم تاني بتبدا تعمل دي اللي هي الديليكيشن صح طب وبعدين انشاء الديليكيشنز دول برمزهم عشان كل واحد يشتغل قدام بيه ويعمل كومبلممنت ازاي وبعدين بيجمعوا اللي في النص بيدروا ان وورد وبيساعد في عمل الترانسفرنس ادي مشبك الممبرين في الديليكيشن او السيل ديشن تاني التول بالسينس كان حاجتين و هنا التاج من الكبريتين دوت الجواهر هو اللي هيصنع الجولها اللي موجوده عنده الستاتيونيت الطوب والجواهر الطوب اللي هينصع على بعض يعني الستراكشر من جولها دي بقى <تصفيق> وعنده الكاليرم اوكي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عنده حاجتين عنده حاجتين عنده نفس الستاتيونيت اللي هنا بتاع الجلوكوز امين والالستايراميك اسيد وكده هتطلع على استثلاج الممبرين اللي هي الوحده بتاعه بنا بتاع السيمو صح فاي عشان ننزل الحاجات دي في عضله المستقيم ده ايه مش ضاغط على حضرتك الكلام ده الاستثلاج اللي عنده الليفت كارير اللي بتشيل الانزايمز اللي هتساعد الاستثلاج ده ايه يعني هنا عندي حتتين الطوب والاسمن انا اول دول الطوب اللي هو اليونت البوليكاريير اللي هو الليفت هتشيل الانزايمز اللي تروح تجيب النور تقصها جنب بعض تمام طب استنى البنشن اللي على الجدار البروتين بيتجوز ويتخلف عشان ايه عشان يبقى عيال يحافظ لنا كلو نشط وجاهز تيموتكس لو جل ريسبتورز على السطح بتاع الممبرين لو استشعرت ماده نيوتريشنال يودريوم مثلا مثل كده هتبت إشارة لاي سيتين بحيث ان الاورجانيزم يتحرك في اتجاه المواد النيوتريشنال صح طب ولو برضه الريسبتورز دي استشعرت مواد هارمونال ان في مثلا ولا حاجه كده في الميديا مش مناسبه قمتت اشاره وبيحصل ايه مومنت اور فرونسست ستجرز يعني نيجاتيف في دي اخيرا هنخلي قياس يحصل لك منهم شد وجذب وبعدين يطلعوا البال على جدتك يطلعوا الاوبتيشنز دي تايم على الاقل دي تو انزاير اللي بنتكلم عنه من تاثيره الانفليشن على سلسله الزمن الام هايدروليك انزاير تبقى تبسل المنجوز الكبيرة تقصرها الى الخنج المنجوز ويقول ما تبقى مادة غذائية كبيرة ما انتش قادر طبعا تكونها كده مرعا تقومها تمضوها تقطعها حيث كذلك الفكيني لابت مادة اليوتر الكبيرة لحاج ثم تقطعها تمضوها برايا انتلع انظائب لتقصر راج مطول الى سمولر مطول تبقى تقدر دباس اكروس المنجوز كيف ما ماته هاركو الانتبويتك بنسل المنجوز راي 50 مول والبكتيريا دي بتدوه انتولوجيك كريدينج تايب اي وديس سابليكيشن وانا جاي اجيب السمول السمول عايز اعرف عنه ابره واحده انه صفه <doğru> <صف من برضه انه ريجين ريج او مثلا ان في سنه ريجين طيب كيميكال ديشن او ستراكشر اللي معمول من بوليمر من ثلاث حاجات تمام ان ماجيك الكورتيزول اللي كان معموله من ثلاث حاجات ان الكورتيزول يمين ان السيتريك اسيد ماشي ان السيتريك اسيد تضرب الدراي في 5 ادي نوع شديد المذيب من دول هو التركيز في المذوب يبقى نمشي كده ها سيلول ريجين الدكتور رشيدي كان ثاني على سيلول لازماني ماشي لازماني ماشي ان اليماني انها سكر مركب انها سكر جلوكوز مين تضرب السايد تشين لو دخلت بسيل لسه بتدني نفسها عمل استقلاب لانه لسه ما عملتش سيلولوز ده خامس سيلولين جه من كده الاستقلاب ده في ايه يبقى ده بيتجمع عنده طبعا الثمانيه متكون جوه الخليه بيتجمع من استقلاب مين يبقى ده بيتحول في ايه هاي فور باين ده قوالب الثوم اللي هي نواد الطبيوري، هل هيكهامل منها السيدون في الانها الزجور كوزامين الانها الزجوراني الأسف ثترة ببتايد في الطائب الشيطة الجماعين يسيبوا فعلي 2-5 مهر ببتايدو بلايجان صح؟ هذه ببتايدو بلايجان هي المسؤولة على رجيدي هي اللي تجعل السيدور ريشد العالم فيه السيدور ريشد نحن ندعوها على خامس ببتايدو بلايجان في الكتبير لو عايز تقول تبطير طيب ويجلس اكوالي مرة فورمد راب التايب الكوزميك ان التايب جرامات اسيد سيترات بايت كايتين في يعتبر بخشله الببتيدوجليكان في تركيبه السيل وول لا في اذر استراكشر طيب ايه هو بالظبط لا استخدام الببتيد في عشان ده بيحلل في الجرام بوزي티브 وبعدين عايز ليه لما خدنا كلمه جرام بوزي티브 ان الاستراكشر بتاع السيل وول بتاعهم بيختلف وهو حتى السيل وول ده هو سبب القصه تعال نشوف كده التركيب لان تيجي سؤال يقول لك قارن هو كده ده التذمك من البرين اللي لونه الازرق التذمك ده عباره عن فوسفوليبيد بروتين بايلير احنا حطينا ثاني شيء من التضخيد شويه اهو يبقى اثنين ديير كده هو فوسفوليبيد بروتين بايلير الجهه هو في البوتو بيعملوه بالخطيتين دول بالشكل ده عشان تعملوا بايلير فوسفوليبيد بروتين بايلير ده عشان نذمك البرين بحيث الجرام بوست سيل وول حاليا السيل وول نص طبق السيل وول معموله من ثاني البيتايد اللي جاي اللي هي ايه بقى يا نريمان 40 جي او 40 لير طب كل شيت معمول من ايه من 3 سيلولسيدونام احنا الستايل بروتوزين الاتاكش سيدنا ستايل ميوراميك اسيد جابه هنا الستايل بروتوزين ان الستايل ميوراميك اسيد وهكذا ومسكنا هنا الستايل ميوراميك اسيد ذو انيرجن ستايل شين كده عباره عن 4 ماينر اسيد اسمها التريد ستايل بايت شين كل لير من دول معموله من 3 خامات دول ثم الليير اللي اندمجت مع بعضها بالكروس دينكينج بتايد شينز اخرى مش عليكوا التفاصيل 40 جيم بيمثلوا النص التكني 50% ده بالتايدو زي كان بالجرام باث في ستول طب يا ترى في, في, في, في الجرام ليه بالستول تيجي التايدو زي كان ولا لا <تصفيق> الاجابه نعم يوجد التايد لكنه يحتاج اهو في عدد اللييرز في الديكن يعني هنا جامست 1 تو 2 اير يمثله 5 الى 10% من التوتال سكنس بتاعك يبقى هنا يوجد فيتايدو وكان وهنا يوجد لكن هنا 40 شيت هنا 1 تو 2 شيت هنا 50% من السكنس هنا 5 الى 10% من الدك يعني هنا سكر وهنا التينو بتاعك ده ايه بالجرام بوست سيول معمول من 5% كويك اسيد اهي وده عباره عن بوليمر معمول من البلاستيرول فوسفيت او الريبيتول فوسفيت والبوليمر ده بيميل الى الى انه يعمل فايبر والفايبرز الستندنج او السايد ستنج يعني الفايبرز دي والنقاط دي كل ده في كويكا بتكون عامله لير واللير دي بتتجمع تعمل بوليمر ايه فايبر ستندنج او سايد ستنج ده اسمه كويكا وده انتجين يعني إيه يعني لو تحتخذ بها يعني إيه يعني لو الجانبين داخل جس بك ممكن تتكون أنتي مودي أجل السيتيكويدة هل في حاجة تلك التجول؟ نعم في بعض البتية هتلاقي من خارج كده في حاجة اسمها سنفسكروتين هاي المثال إيه هو إيه اللي هو مش عادي هاي المثال إيه هو سنفسكروتين؟ هاي المثال إيه هو إيه سنفسكروتين؟ رشاد بقام <تصفيق> ضربوا عليكم اخشوره يا ريت البروتين اسمه بروتين ام ايلا يا اولاد والمجالزم اللي عند هذا البروتين ام اسمه ستيفو برشه بروتين اي برهالي دي مجاب بالستيفك الكلام ده منين هو من الذره مش فاهم طيب واحد يقول لي ليه ما قلتش ان البروتين صفه اساسه موجوده في كل الجرام بوست سين وليه انها تختلف من اورجانيزم لاجتكون موجوده عشان كده قلنا هنبدا نقولها بقى لكل اورجانيزم على حده فدي جزء من برنامج التيك ميشيرين في البرلمان لما قلنا الكابسول دي ممكن تاكل البكتيريا من الكبسوله فانا اللي تابوسيدوس قال دي تابوسيديك بس هتكون كبسول وقد تكون سنس بروتين في جرام بوست بوجانيس كنا بننشط اول لما كنت اقدر اقول عشان المثال ده لكن النهارده انا جيت المراجعه برضه انك تربط حاجات في المنهج بنضم الانتي كابسول الكابسول اللي هي البيرلمان الكابسول في البكتيريا وجود تام البروتين والمثال لما نروح للشابتة العاشر عباس روتيت كامل في الثلاثة فكار وبروثين ايه في الثلاثة ماشي كده ايه صعب علي دي نساها دي بقى تركيب الجرام بصو السجون طب والجرام نجي ببقى سجون انتبقى نعمل عنده بالفايز و بلايكان و شرح مرة بحث ثم نبصوا يا جماعة ماليش انا نمت بيه شوية عنده كده لكن او بالفايز و بلايكان حواليك لضعوه الى جيل لايك بروثين سوديوشن النقط الحمراء والشرطتين الزرق دول سمو بيري لازم سبي تاني طبقه وانا خارج كده من تشابك التبرين يعني تشابك الغرام نيجي في السينول عشان لازم الانجليز هنا هلاقي طبقه بعد لازم الانجليز اللي هو ده هلاقي طبقه ثانيه في البلاكان والنقط دي جلايك بروتين سوليوشن الحتتين دول طلعوا على بعض اسم ايه بين اللازم سبي يبقى زي لازم سبي مبسوط في الكلام نيجي في السينول وليس في الغرام بس في السينول معمول من لييب بروتين جلوكوز وطبقه او طبقتين من البلايدوجلايكان صح حلو فدي السكن كله كلها بتبقى مين اوتوزا اه يبقى اوتوزير معموله من اوتوز ميمبرين يعني الممبرين ارثر يشيل الممبرين ده هيك اسمه اوتوز ميمبرين بصوا ليه من بروتين فايلي صح طب في حته صغيره وما لسه ايه سمين. ده ده الاوثر موس في بارت اوف اوتوز ميمبرين غنيه باللايبو وبولي سكاريدز واللايبو كل السكريات اللي هي مقسوم لايبو وكل السكريات ليه ناحيه الداخل وكل السكريات ناحيه الخارج الليبيد برافو عليكم اسمه ليبيد اي عشان الهاندوتوكس ثمنين اندوتوكس يبقى من دلوقتي مين هو الاندوتوكس هو اللي بينت كومبوننت واللايبو كل السكريات وافضل ميدرين والسكرات نيجاتيف شيكول تعريف دي خالص ورحنا جبناه هنا انا وانا خارج من الشريط ده كتير لقيت الاناظر من 3 بس مليبت بروتين بايلية لو الطبقة الخارجية منه غنية بالليبو بولي سكرايت ومقسمة مصر النص الزاخلي عبارة عن ليبت اسم ليبت ايه ونجولت الخارجي بولي سكرايت الليبت ايه تلميناه اندو دوكسن ونجولي سكرايت تلميناه سماكب اولهو اشي ومش حايمة بالشحاي دي بطريقه ثانيه كومبين طرينجرام بص البرنامج اللي في ديسك وافتح الطبقه طر السايدو جليكان 40 22200 تعملي كمان ما تضيفي الطبقه ال10 من البتاه في كاربوهيدرات صح في كويك اجنت اللي هو بيمقصين ريبيدول او جليسرول فوسفيد فادي هنا وافصل ده في اللايك سبيس اللي هو معمول من الجايكو بروتين سوليوشن وطبقتيني في السايدو جليكان بوزيتيف جرام نيجاتيف باكيريا و ابسنت في الجرام بوزيتيف اوثر ميمبرين بريزنت هنا و ابسنت هنا لايبولي سكاريد بريزنت هنا و ابسنت هنا اللي هو معمول بتهتهقسم ايه بريزنت هنا و ابسنت هنا سوماتيك انجل بريزنت هنا و ابسنت هنا مين هو الميجر سوماتيك انجل او الريشنال انجل هنا البروتين بتاع الكويك هنا البولي سكاريد اللي هو السوماتيك او جو اكل سؤال شهير جدا عندنا كتير قوي بنجيبه قارن الجرام بوزيتيف بالجرام نيجاتيف سيروي ده هي وظائف السنون في رجله عشان رجل بيبروتكت الويك صدمه رجله من البري اللي موجود تحتيه بيعمل له سبورت ايه عشان رجله صح في البكتيريا يا جماعه البكتيريا دي اساس البكتير في مواد مذابه كتير سوليوت تخلي الاسموزيه بتاعته عاليه يعني الاسموتيك بريشر هو بتاعته بيعادل من 5 الى 25 اتموسفير لو مفيش سيل وول والبكيره دلوقتي في جو هايبرتونيك كانت هتفصل ميه وتتنفخ خف بقى وجود سيل وول يمنع سيتو بلازميك ميمبرين انه يحصل له اوفر اندريشن كده بتعمل له نوع من السابورت تمام قميص خفيف لو مشيت بيه حبره شراهه ورحت لابس شكل دي سابورت القميص الخفيف سيتوبلازميك برين ضعيف سيل وول يبقى مورجن يقوم يعمل نظام من الصخور تمام الوظيفتين دول فقط هما اللي بيعتمدوا على جي سي الوظيفتين التانيين بس مش بيعتمدوا على جي سي يعني انا ممكن اسالك في نص الفانكشن شوف ازاي الوظيفتين التانيين هو الاتنين هما المسؤول عن التيننج بروبرتي اللي بيخليك بتقدر يعمل بوست او تريننج بس هو بيشارك في السنس فيجن زي ما قلنا صح تلاقيك سؤال في جوف في نص الفانكشنز دول اللي هو What is the cause and the effect of the whole region? The cause is content of the type of legal, which is abominable of the type of character. The effect of the two functions in the 4. If the change is the shape, we support the method of the system. is the next لأنه يوجد الموجود يقول تقنيها ويسوري تقنيها ما هي هم تقنيها؟ <تصفيق> <تصفيق> مايكو بلاس مويل <مايكوبلاس> فورد خبينها هنا هم يعني مايكو بلاس مويل تقنيها رقمنا في خريقة عندها كل السترشة مويلة يعني عندها نيوكليوي بوضيكو بسومز ومساكو بلاس مويلة مويلة مويلة معدد سيولت نحن نقولها طبيعي كده مم. يقول يعني مايه ال فورد كل جامل من معهد لتبسر في الاشتراك في معهد لتبسر في لندن لاقوا ان البكتيريا اي بكتيريا والقايمه بالبكتيريا في ظروف معينه بتتعرض لانزيم زي اللايزوزايم بيقول اللايزايم يحرمها من تكوين سيل وول او بيعرض الجدار ده انهم يحرمها برضه تحصل انها كده يحرمها من تكوين سيل وول طب البكتيريا ما بتبقاش معندها سيل وول خالص بتبقى سيل وول ديفيس او سيل وول ديفكتد يعني كتير يوم من سيل وول فدي اوريجينالي او ناتشرالي ديبويد اوف سيل وول لكن دي كان عندها سيل وول بس حصلت كيف السينول نكده الايه؟ ديفوجشن لا ايه؟ تقول لي نمته ده انت دلوقتي بتفكر في الثاني او اللايزوزايم اللي بيكسر ده حلو طب وايه اللي خلى دي عايشه عايشه ده؟ اتطورت وجودها في جو ايزوتوني يبقى لا تعيش الا في جو ايزوتوني صح طب وما ايه اللي مخلي دي عايشه؟ عندها ستيو في السيتوبلازم الممبرين يعوضها عن غياب السكروز فديش فاهميني خلاص كده؟ طب دي كده ده تتكون 2 مول تاني لو الظروف اتغيرت من علينا نعم لك دي على من لكن دي عباره عن تكون 2 مول لان امرها مكان عند هاسكو وبنان علي في سؤال شهير اذكر الظروف الميل المايكرو باكت فان ايه ده دي عايزك تقول كده لكن دي الديوز وتقول لي ترانز اندكشن طبعا كانوا قاعدينوا عاملينوا الاول مراجعه سريعه دي نشطه بني انديوس من قسيم عند انديوس والديوس سيكروجا واللاي سوسايد والسينور انهيبيتور يتواجد في ميم لكن يتواجد في جو ايسون القيمه دي لوش سيسيدولك اللي تقدر تريشن بتاي سيلول يعني عامل كتير في استهلاك الممبرين ودي ما عندهاش سيتيروفسايستاتيك بيندين صح ما اول مرشد لهم ايه اه اول شيء النوم بليومورف كانور اقرب على الكليتي بليومورف عالمه لانهم بيلاقوا في النوتشمنتات شيء كده فيو او بوليمورف يعني متعدد الاشكال وده سؤال شائع جدا هنا عامل ليه المايكوبلازما ارجولي او بليومورف لانهم بيلاقوا في النوتشمنتات ده شيء صح عامل ليه المايكوبلازما ريزيست تو سينول انهيبيتورز هم بيلاقوا ده تركي ويجبك سجول ويجبك إذا ترجع تقف من الثل المسكوين كده؟ طيب إذا دي أول شبه متى اثنين نظمت الجملة اللي قاكل سنحن الخوف من الجادة ويقول لك عن ال L فورم لديك أيضا واحد من المسكوين في عيون الخميسة ويقول لك أنه جملة عن ال L فورم بقى طريبة جملة صحة وجملة غرضة فكانتقول لك أن ال L فورم فلسنس وان تباك سنشئات ومسكوين لا لغير نظمت النينقول السؤال ده غلط جاب الكتاب غلط ان انتوا فاتحين الكتاب صح صفحه خامسه كده مصري كده على المخططات ليه بيقولك انهم بيرديس السيبول ان هيبر صح كانت كلمه الست لكن في ال ال فورم كتبلك سيرفايف انديلوجيك درز فاتربوا افتكروا ان كلمه الست واحده كمية كمية مش اللاين الثانيه دول الجين مش نفس كلمه يعني ففكروا ان ده غلط <تصفيق> بيريد يوم ايه طريقه يعيش فانه سيرفايف نتيجه انه ريزست فكم اللي ممكن سيرفايف انتيدوتيك بتساوي لون قصين ان هم ريزست ده سؤال في ده فالبعض هي رياض اللي عنده شروط ان هم بيسيرفايف يعني سيف طبعا بيسيرفايف الانتيودوتيك يعني بيعيش ووجوده يعني اذا هو فا ريزست انتري فغالبا شبه بين المايكوبلازما والال فور لو احنا نتكلم بقى على الكيستراشر اللي هي ميكايش الاستيكشر نلاقي كبسوله لدينا كده على الكبسوله دي الكلام الكبسوله مالها بوليمر موجود اوتسايد ذا سيلولج قال لك اوتسايد ذا سيلولج لكن انسايد هو يعني علاقه الكبسوله بالبكتيريا انه خارجها صح لكن بسبب الجو الكلب بيقدر يصد الرص القوى الفيفو اللي موجوده اوتسايد ذا سيلولج حلو دول معموله من بوليس اكرايد ورييرلي معموله من بوليد ستايت اهو بالظبط الالمنت صح لها شكل اسميه كبسول لكن لها تو اذر مورفولوجيكال شيب يعني ممكن كبسه الماتيريال تبقى كده نسميها سلايم ممكن كبسه الماتيريال تبقى عامله كده نسميها بلايكو كابسول قولي فادي كده يخليني اسمي ليه كبسول والسلايم والبلايكو إذا كانت الكابسول ريجولد well defined fairly aggered يبقى اسمها كابسول إذا كانت سفر ستاحة الريجول أو ال defined will lose the aggered يبقى اسمها slide إذا كانت المكينة اللي في كل التكترائي دي بقى عبارة عن fibers أو fibrin هتعمل شبكة وتقطعه يبقى اسمها fly bocater ما هي وظائف الكابسول أو its related structure لو فيه في اي بكتيريا ايجنت سيفكتو بيش جاي على نسبه ريسيبتور في سيستم هون وجود كبسول كان هنا ده وجود او هنا هنا وجود كبسول هتعمل باكتين صح يبقى بتحمي البكتيريا من الانتي بكتيريا ايجنت صح نفس الكلام ينطبق على كومبلمنت والجرام نيجاتيف البكتيريا الكومبلمنت كان بيتعرف على الاندوكسين بتاعه اشتغل فبوجود كبسول يمنع الكومبلمنت من الوصول للاندوكسين طب الكوليسين او البكتيروسين كان رايح يمسك في حاجه في السول عشان يقتل البكتيريا وجوه الكبسوله يمنعه من الاختراق وكده لان الكبسوله بتحمي البكتيريا اجنبا انكي بكتيريا ريجينس ونسبه مثال او اتنين بتحميها من اسباب سيتوكسين الستربسيتكسز ايضا جوه الجسم اهو كان عندهم ريجيكتور هيتعرفوا على كومون ديمورف اللي موجوده على سطح البكتيريا وجود الكبسوله عمل مرض منع الميكروبيش من التعرف على هذا الضمن كومبوز الكلام عنها دي اه ولذلك يعتبر الكبسول واحد <تصفيق> من الريدر فاكتور علم يجوز ان هي مولت او جينز دوجورزم او جينز دوجورزم او سكين او سلاله زيتوز صح حل الاخرى او ما هي الحكمه من ان الكبسول تتدخل في البكتيريا داخل الكبسول وتطلعها اونلي جين بي او اللي كده اللي بيحصل هي دي اللي بتعسيه ان في دماغ عقله ثم يبرر للجسم ما تعملش كبسوله لكن لما تخش الجسم تعمل الكبسوله فانها فاهمه ايه المطلوب لان الكبسوله اللي انتشرت بعيدا انها بتتوكس تراكيره جينيسيتوس والكبسوله لما يحصل في ديمو يبقى لو جالك جين الكبسوله بتتكون اونلي ان فيبو لانها بتنمي الزورجانيل تو بريزنت او كيف فاجوسيتوس ان فيبو ده هي كمان الوظيفة الثالثة هتسخد بالك الوظيفة الثالثة دي مش كنت تكنسول مني لحاجة الليدل ديها البيلايكو كيلي دي. انا وهي الأجرد البيلايكو كيليك تتعرف كثيرا لها تأجير وتنبص كثيرا لو أطول بيرنالتشاكتور عني هتسخد بالك بقى و هنقول و هتكلم عنه لتشابة العشر البيلايكو كيليك تكبرنا لتشابه لو حد بقى يعني في الصوره فكده لما بقولك البانشر او الكبسول اند الاستريل الاستراكشر قالك عايز البانشر وذا لايم وكيرس تبقى اديو بقى ده ده لايم ووبين سوضيف انير اتاكشن وان شيل اند سيتوز فانا اول حاجه كنت شاور على اللايم وكيرس تبقى مين فانكشن بتاعته هي الاديرنس الادبشن وليس الديكشن اتذكر لو تمشي كده برده نختار الام سي يو دايما يقول لك النوت امبورتانت فانكشن فكر الثلاثه يبقى انت بتاخد الفانكشن الاساسيه الاجابه لو سمحت الدرايف جرين اللي مرتبطه بالاجر حتى بعد كده لما نروح للبيرل فاكتور هتكلم عن القصه دي بالتفصيل الدرايف جرين بتاع البروتين في الخلايا الغير ويبقى ده بيرل فاكتور اسمه اديرنس فاكتور اول بيرل طيب اثر الاستراكشر في الاغله عايز خمس كلمات سريعه عن الاستراكشر لجليم هو كابيتش سنجل اوتسايد أصلاحك.. ذا سيت وطرى سؤال قوي بس ما بنعرفش ارقام 20 نانومتر فلا ترى بالميكروسكوب العادي ترى بالكتروميكروسكوب وظيفه اورجل مهم درعشه معموله من بروتين اسمه كاشين توزيعها على حسب توزيعها ستكون واحده من طرف واحد تبقى مونوبرايك ون راوند ذا بيري ترايكلز او بيري بلايكين هي مجموعه من طرف واحد تبقى لوجيكو ترايكلز صح تفصيله في موفنت فانكشن لو ممكن تهدي لوجيك اللي هو يموت اول متى في فيشر نيوتنت مثلا الاسم بوزيتيف برودكت او او ايت رومات ده كله يبقى اسمه نيجاتيف انوتكس قال لي في جد لو عدنا هيفضل الشرح مثلا معموله من بروتين اسمه تو في اللاجيك سناب اذا اوتش يبقى نقول خمس دول تاني اه فلاجلا ابلش استنج او سايت ستك دايما الصغير اللي طرب الميكروب العادي طرب الديتو ميكروب طبيعتها معموله من بروتين اسمه فلاجلين وده اجين اسمه اتش انتجين توداع امونو او بي او لوكو درايفر وظيفه وموبيليتي وتفصيله الوظيفه انها تخلي البكتيريا تموت تاور حاجه او اويتهم حاجه دول حاجه يبقى بص في تحت لو يبقى نجم هناك بينس اخرى اكبر الفا تختلف في الوظيفه اسمها بي لاي او تيمبريا اهي اذكر عشان يبقى برضه ايه بنشرح بقى المقارنه سؤال اذكر الفروق اللي بين الفراجيلا والتيمبريا او البي لاي اه لونجر شورتر سنتيتال دينر صح طيب معموله من بروتين معموله من بروتين <تصفيق> <لأتصفيق> بس بس لا ده تصنيع بروتين ده مفيش ليه لكن هنا البروتين تصوير اسمها باي بي انتجنيك والانتيجني بتاعها اسمه اتش اندي صح اما اما التذكره فيها انتجاني انتجني وهنا بخاف عليك لما احجب عنك معلومه مش معناها عكس المعلومه اللي فاتت لا انتجني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الفيبريا جينيك صح الفيبريا كتاب ما قالش بعده يتطوع للكتاب ماشي وهيروح جاب انها نان انتجينيك ولا الفيبريا انتجيني ايذر وعندها قال لي اسمه كبير الانجي هندرسه بعد كده قدام شويه طب ما تاخدش انت فرق تلاقي حاجه مكتوب في حته مش مكتوب المقابل بتاعه ثم تتطوع لتأليف المقابل بتاعه هو الار انتجينيك ده اسمه انتجنه الانجي اتش ده اسمه فيبريا ماشي هناخده بعدين <سؤال> الوظيفه اورجانو موتيليتي او موفيلتي وبيكو سينس توكسيكولوجيكال لكن السيمبل اكوردنج للوظيفه بيختلفوا للنوعين السيمبل العاديه اللي اول راوند اورجانيزم دي اسمها شورت بيلاي او شورت سيمبليا دي اورجانو ادهرس مسؤوله عن الهيدروليك في هيلب ذا اورجانيزم في كوس دي في صح لكن واحده من السيمبل اللي هي موديفايد تلاقيها لونج وهولس اسمها تيكس فايروس بيساعد بوظيفه اسمها كونجوجيشن لحدى وسائل شي ترانسفير صح؟ نروح للجدول ده واضحه ولا حد عايز يقول حاجه فيها؟ قعدنا نركز في الجدول ده وفينك وراح المنتحل ده راح ايه؟ كومبليمن قارن بقى بين الجدول ده وفينك قارن بين نوعين الفينك قارن بين الفينك العاديه والراوند في حد ممكن يزيد فرق للجدول وفينك يقولك الدستريبيوشن بتاعهم يجي مون او بيري اللوف بينما الثيمبر هي الشورت يوزوال تبقى بالفارق حلو شويه قارن بين نوعين الثيمبر الشورت ثيمبر شورتر في سيكس باي لانجر شورت ثيمبر ليومره الست باي سينجل الشورت ثيمبر تعدل الميكانيزم اللي اديته ابص الفيكت فايلنس بيساعد الوريجنز تؤديس وانا اقدر ده تكيله ناتج الادراخ في الحالتين الشورت بيجليا لما تخديس اوور بالمستيرشن يبقى بنستخدم لكن الفيكت فايلنس بيساعد الشين ترانسفير امانج بكتيريا يبقى شين ترانسفير او كونجوجيشن قرينا بيندي اوفيجيلا قرينا بيندي اوفيندري صح طيب بتين ظاهر حاجه اسمها بلاجيلا وحاجه اسمها اندوبلاجيلا و بديلة حيث دي بديلة في الولا حتى اولا فلديش نتوش كانت من ذهني كده وحنا اصدارين يوم منحسل شفايا هناك حاجة اسمها اندو فلاشلة او تعرف بالأسف يا الفيلم تيب بكثير الفيرل شكلها كده وصفيرتين تلايك وهمة معدين من فايبر رائزة من ساتو اموسيت فولس او اند وغلال قدامي دي تراكشة دي يشتهوا الفلاشلة الاندو فلاجلا صح قول لي بقى ايه الفرق انت ثلاثه بين الفلاجلا العاديه والاندو فلاجلا طيب دي استندنج اوايتس ذا سيل وول لكن دي فايبرز استندنج انسايد ذا سيل سايتاس لكن دي موجوده في البكتيريا عاديه مثل الاي مثلا موبايل ديلايت لكن دي موجوده بالتحديد في البيروكين دي اتنين واضح شبه بينهم استراكشرز واضح شبه بينهم الطاقه انهم بيادي للمثيل اللي صح الميكانيزم لكن المثيل بتاع البيروكيت مختلف الاندوبلازل بتعملها ولا المثيل اراوند الاستروكينال اكسس ريشن بيند فبتا بشكل المثيل طبعا سؤال بعض عمر لحد اجابه ما فيها احتراز واحد يبقى بينك البكتيريا اندو بلاجيلا وبين البلاجيلا العاديه لكن السؤال اللي جه عن الاندو بلاجيلا جريس ليه السيرو فيت في المضايل ليه السيرو فيت في المضايل مشترك من ما عندهمش بلاجيلا نشوف البروتين على طول اكسيديت او اندوكيشن الدكتور عايز البروتين البروتين الثاني في البلاجيلا اكستينج او السايتيك فيلم لكن الاندوبتاجيلا او الايجدي فيرميتيك تستند الونج زلونجينال اكسس وتطور عندي مش في البروجيكت او السايد سكيل والحاجه دي اي ما فيش اي ديفرنس جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف موتايل او جراش لكن دي موجوده منه في السبريتو بشكل حركه مختلفه دي, دي, دي بتخلي الاورجانزم يتحرك تور او اوي يعني في متغير بوزيتيف او نيجاتيف لكن دي بتخلي الاورجانزم فليكس او يثين ويروتينز علاوه دي ستروميتل اكاي ممكن توصفها طبعا ممكن تقول دي ااا ابليندج ابليندج او ابيندنج او ستاينج او سايت شول لكن دي تو جروبس اوف فايبرز اراجل فروم ذا تو هومسيت كانز او اوفرلاب اكتميت تماما يعني وانت بتبص الفرق اكتبه بالشكل اللي انت شايفه تاخيرا الاندوسبور بس هناك بعض البكتيريا لو تعرضوا لظروف انفيرنبل يقدروا يتحوصلوا يعني ايه يتحوصلوا يعني يعملوا سبور كان شكل الاسبور في النوع ده ايه مستوياتها ايه وظيفتها وبعدين نقارن سريعا بينها وبين بينه وبين كيسول شباب صاحي دي مره ثانيه اوكي بصوا يا جماعه bakteria دي اولا مش كل البكتيريا بتقدر تعمل سبور وانما بعضهم بس واشهر البكتيريا بتعمل سبور زي عائله كورديريم وعائله سيتيد لو تعرضت لظروف انكيبرت فالنيجي زو في برو ان وور ديفايدنج سيل انتو تو كومبارتمنت انيكويلي في الكومبارتمنت الصغيره دي البكتيريا بتخدي الكروموسوم انيور بشكل كده البكتيريا اللي بعضهم جواه غلط بتاعتها النيب سبور بتحتوي على برونوسوف نهره تاخد الاستينشال كومبوننت بتاخد الريبوزومز بتاخد يو اماونتس اوف سايتوبلازم جست انوت فور سرفايفل وهيتكلم الدروس ازاي يبقى هذا الشكل ثم بتتكون طبقتين طبقه اسمها كورتكس والين لكنه ده طول وتبقى دي السبور الاورجانيزم دي جوه ذورنه مفيش انابوليز برضه قلنا الجو اللي جت عند السبور اللي عنده لو ميتابوليك اكتيفيتي صح جميل عايز اوصفه بالسبور كده اصبحته ديستنت الانترال كونديشن صح وما عندهاش ميتابوليزم بتوصل لاربع كلمه هايلي ديستنت كريستين فول هاي ريجستر ريستنج فور التايه الخليه دي مكتوبه ستاتس اي ريجستر ريستنج فور هاي ريجستر يعني الريستنج الانتيبرام كونديشن وريستنج لانها دورمنت ما عندهاش ميتابوليزم او عندها سبري لو ميتابوليك اكتيف حلو الكلام طيب هل السبور تعتبر وسيله للبرودكشن في جير لا. لا ليه لان ده هيتفكيره لما تيجي السبوريت بتدي سنجل سبور ولما الظروف من حتى يحصل حاجة اسمها جرميليشن فالسنجل سبور ترجع في جرميليشن وتنتي سنجل كثيرا لكن ليس كثيرا تربو داشت وإيه جامل سؤال ده في كتنا أبطل سبور ده ممكن يريبليكيز بالسبولوليشن حاجة ده لسوءه في الباروشن الفيلمات أصفال جاي بتعمل سبور سبكير كده جوه الثادي وبعدين اشتاج لتربشن وكل سبور تبروه بشكل فيلمي تكتير الفيلم انت دوا يديني 100 فيلم في السبول يبقى الجورث هتكون وسيله ريبرودكشن وتخلص لانها في البكتيريا مش وسيله ريبرودكشن ودليلي على هذا هي السنجل بكتيريا في السنجل سبور السنجل سبور هي السنجل بكتيريا اول سولي تاني سبانجس دي في بتتغاي بقى الكلمنت سبنجس يعني ازاي كده بتعمل, بتعمل جواها سبورز ستاكتشر كل سبور بتبقى الكلمنت ف100 سبور دوري يدوني 10000 يبقى السبور وتيره البرودكشن في البالر لكن حتى البكتيريا سنجل بكتيريا سيل بتدي سبوره واحده ولما الزرع اتحسن ان السبور دي هتنتي بكتيريا تاني انت في شويه تلاقي ان هيحصل بعد كده لو طال الامل على السبور الاورجانيزم ده هيحصل نايت خلاص والسبور دي بتبقى اعلى في الصيف لو الظروف اتحسنت بيحصل عكس الاسبورنيشن حاجه اسمها جيرمينيش بيشغل لي امباير موتر والكونكس والفوتي كيسرو والاورجانيزم بيخرج تاني في فاستولا جديد طب وان بيسيلس بي دي 1 سبور ووان سبور بي دي 1 سبور كده مش وسيله برودكشن مالوسيله ايه حاله وسيله سيرفايفال وسيله برودكشن اجنت الانتيبيراول كونديشن يعني البكتيريا وهي في الحاله دي بتاع السبور نص حمور ريزستنت ناحيه للهيد وللدراينس فاللاكتوف نيوتريت لانها خلاص ادلت الميتابوليزم بتاعها والالكاليني والالكاليني والحاجات دي صح طب ايه ده انا عاملنيش لا يعني مش السبب التمش الاسم ده ما هوش بياتي ده نوع من الاير ريزيستنس ريزيستنس قوي على البكتيريا بتحصل وتاخد دورها اتحسنت الظروف ترجع تاني صح خالد دينا بنعتبرش سبوريليشن مثال لفريشن صح هو لان السبورت فورميشن بحاجه في الثيرم جينيتيك هي صفه من الجينيتيك موجوده من القطع الشين بتاعه يعني كدليل ان مش اي بكتيريا تقدر تعمل سبور بسم الله عينين بس عيله اسمها كلوريجي معين بس انا ثم اللي عندهم الجين اللي يمكنهم انهم يسبورل دي صفه من صفات البكتيريا طالما صفه مش تغيير تبقى سيه عند هات الكولسيريا منها فورتون سيتو سيه عند الدكتور ابنك يبقى هيت السلامه ما هوش شيء السلامه اقليهيه في البكتيريا لو ما هوش باريش ان دي واحد صح ثم الباريش هي البكتيريا لما تذكر ليه لو رجعت ثاني تبقى فيجيتاتيف هل بتغير من طبطها اثناء اسبرليشن او سبرنيشن الاجابه لا يعني كده لما ترجع للحياه ترجع بنفس الصفات اللي كانت قبل ما تتحوصل ولما كانتش حاله باريش ثلاثه الفاريشن انك تشعر بتغيير حصل والبكتيريا وهي سطور المناعه الضد انخفاض الضغط بين تشينج العضو على فكره الكلام ده يعني انا جاوبتك السبب ان فعلا ده كان سؤال مصار لجدل ودي بيت ومدارس بقى وده يقول لك لا نعتبرها فاريشن لا ما نعتبرهاش فاريشن واديك اسباب عدم اعتبارها كسال الفاريشن لانها صفه اصيله عن الميكانزم كلام جميل, جميل. عامل ده سؤال بقى ما هو lean muscle due high resistance and unfavorable condition. I think the dominant feature would be glycolytic acid content in the cortex activity in cortex and core ember, صح؟ resistance of the aerobic muscle. Firm <تضحكي> ده انت ما تعرفش انت قال لك دايما تبقى الاجابه الاولى بس استراي كونفيشنال كيتل انداي ديكولينيك اس يعني تابوليت 4 ترجع للمصحح ده المصحح يقول لك يعني الطالب جايب 4 عدم الشطه فينا خايف يكون احنا قصدنا 4 فعايز وريني انه عارف ده معظمهم بيعمل كده طول قوي في الكتابه ويبقى الحاجات مش مظبوطه نوع من ان انا مذاكر ونعمل مش عارك الممتحين عليك للفعل وفيه ممتح يقولك لأ لازل ما ماشي من الصارق الخاضر وكتب فعل واحد وهو يعلم ان هو ده الفعل المطلوب وصال كتب فعل فيه ممتح ينقف على الثيان وانت بتمرة معارك الإجابة المطلوبة في صد اكتب وانت مش قال قال قال كان مضايب في الناس باسد باسد ومسلم وانت بسلم مجرد اه اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دول اربع حاجات هم الفورم برضه حاضر يا بندر الفورم بتاع السبور بيتعاوني بيه زي النص الفورم دوم فايل والسايد والشيل والسينر بقال لي السينر قال اول اسك السبور ده بيعمل برانتباس اس انستين استراكشر ان سايت جوينج ريغاردينج ذا سايت مكان السبور فورميشين قد يكون سنترال او سيرنال او بين البلين سبير شكل السبور قد يكون اسفيريكال وقد يكون اوبل حجم السبور قد يكون سمولر لان مش هنتكلمش عن السايت سمولر اللي ما عملتش بولجنت ما نافخش بولجنت نون بولجنت فتقدر تقول لارجر يبقى اعلى برستو تمام ده في التايدينوز لو انا جيت اسبور فكري لو السكر عامله المنظر ده فالتراي كلام بوزيتيف اهي الاخير كان في اسبور عامله المنظر ده كده فانا بقول اه ده الاورجانزم ده كان كلام بوزيتيف اه وبيعمل اسبور وصفها كالاتي ان ستيبل فيجران وتيرمنال سफेरيكال بلاش باسين فور هو مرض الارتفاع ده اسمه كوليسترول كيتوني في التحليل فالاسبون 4 اف بتاعتنا ساعدتني في ده الشابتر الثالث بقى وعندي حاجه لو حاجه في الشابتر دي نعم اه بالرمز بين الاسبون والكبسول شكرا يا راشد الكيسول الجو او السايد ذا اورجانيزم اوتسايد ذا اورجانيزم اوتسايد ذا سيل وول وده مكون ايه اللي بيصاير في السبور عشان اسمها اندوسبور هو السليلوز لكن بالنسبه للغلاف الكبسوله بتتكون ايه دي وهو بوز السبور بيتكون مين بيترو الكبسول بوليسكاريد مينلي بوليساكرايدز السبور كونكت سوول ريتش من كالسيوم اندايبيكوليك اسيد يعني ده بتاع الاستراكشر Global capsule organism is phyromic. Global school organism is dormant. The organism the capsulated can reproduce, can replicate. The organism is high school, no deficient, no replication. The organism the capsulated more sensitive or less resistant. The heat to unfavorable condition. And organism, the health is more resistant to heat and other unfavorable conditions. Some mm -hmm. there the is resistance. With uh more resistance. There are some sense of some of the push, the other resistance with the other resistance. So much the function. في كبسول بت... بتن... في 2 بروتكتد اورجانيزم اجينست بتاعت كتير الايشنتس والسلفر كابسيولوتس والداي لايدشن في 4 لأ... في 2 لأ... مو... أخر... او بروتكتد اورجانيزم اجينست انفيربل كونديشن زي دراينس وديت والالمنيتي واللاكتوثيرنس كده D outside the same world inside the same old inside the organism. D in E who power host, D in Petru, Caligul host. D perfect, so both rich in calcium and bipolar capital. The organism inside the capsule is viable, the organism inside the score is dormant. The organism ولكن هنا No Replication قلنا نقول More resistant to the unfavorable condition More resistant to the unfavorable condition قلنا نقول الـ functions هنا والـ mid-functions هنا ممكن أقول أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر هل يقول هل يقول هل يقول هل يقول هل يقول هل يقول هل يقول هل يقول لما دينا راح تطلع بالتروب ما هو مش استنشنال الاثنين لان كلمه استنشنال ليها معنى عندنا الديفيكات الحاجه اللي اقول عليها استنشنال تبقى استنشنال فور جروس ريكيشن فور سيرف يعني عايز تقول انها موجوده ان ميني و جرافس لكن دي موجوده اونلي ان فلان وفلان مفيش مشكله يعني اكزامبل زبكت البكتيريا كبسوليه ممكن هل يمكن أن تكون الإكتفاق؟ لا هل يمكن توسيع فعش حتى بنية نوعّها؟ لا أتبع <تصفيق> أو في تكفف ولك السنا وال podia نشترين لم يفعل الإكتفاق ذلك لا.. Leorganeitu الأنفس�에서 مستخدم قويها وإ lesser formulaïقدس فى المعامل لا يتكون pen agréable دعaalыв수가 تقوى عن أن الремى الموجود فترة كنت أسمي recuer med إلى حد الضعر سهل إخديث الكففش انا اخترت على كلمه كويس كل الكبسوله مش استاشه كبسوله هنا كانت كبسوله هنا كانت مش استاشه استاشه يعني ستاشن لا لا لا الدفعه كانت عندها وقت كتير ده الجول كان حلو وكان حراره رجلي او او مع كلامنا مش بلاش كده بلاش كده اه مين عايز سؤال سريع عشان انا عندي استشابه الباكين الواحد بيعمل كاد سبورد او انا بعمل سبورد باكين في البوستيل العادي اتفضل اللي كان فايت السبورت شاتر سبورد هات يجينا البت نعمل يعني في البوستيل بعمل سبورد باكين باكين يعني تمام طيب كويس كويس بس مشتغل باكين جديد اتعرض لزوم المذرب الايسبور تاني نعم تشابتر 3 يا بت سامعك قدام ولا ايه بس يعني ده ليك رحسان طب تكلمنا الزباين ابو كريم ده مين مين ايه مين تمام لا ده ما قال يعني اه هو الساعه عقرب ال 10 شايفه ديرا يعني ايه جروس يعني يجر على الكالندور يعني ايه جروس ايرليز سايد او شيت او الاثنين تعرف الاثنين بنعمل ان حصل جروس انت بقى جاوب بقى رقم واحد قول لها لو جالي على 200 هي بقى تدي صح ولو جاي على طول ال 200 لا يكون مش كده اعرض عليكم طب على البروتوكول ده بالنسبه للبروداكت 20 ل 30 سنت في الريجستر عشان التاكيد بتاعه البروتوكول ديتشارد دي فينيشن ده هو المولشولوجي تاست يعني لو جبت ميديا سوليد طب اهي وحطيت بالك فيها واحده وسمحت لها ان دي بايد 20 30 مره وبتستراكشر تشيك بالعين اسمه كورن يعني مستعمره ده معنى كلمه كورن صح جميل هو انك ليه سمحت لها ان تتكاثر 20 30 مره بتكاثر ازاي طب التوريال اسمها ايه سمبل باينري فيجن يعني ايه سمبل باينري فيجن يعني خطوات الاربعه العاديه طريقه البرودكشن بتاعه التاكيد اسمها سمبل باينري فيجن الويز نمبر 1 التاكيديه باللونج يعني خلي بالك ايه حاجه لونج انا عارفها لما تتقسموا بيبقى اتنين تديني اتنين في ونفس السايز فالتاكيد هيطول فقولي ما بتزيدش في الطول والعرض عشان يعني التكتر كده هيبقوا تيتيك ولو كانت بالعرض بقى كمان كبير كنا احتجنا سنتوم كمان بالعرض كده فالتجير على لونجيت با يعني ديستس سايز بمعنى انها يوزوالي بتيلونج ادي واحد كان عندنا مشكله خطيره ان الكروموسوم سينج صح قوم ايه راح الميزوم بيعمل اداتمنت لكل كروموسوم وهناك يوجد انزيمز اللي, اللي بتساعد على السبريشن اوف الاسترند وكل استرند يشتغل كانه ادي تنج توسفاي اكو ميميتريستران يعني الكروموسوم هايدو فيت صح لما يدوبل فيت فيها اثنين واحد يبقى اتشد هنا والثاني يبقى اتشد في نظر الميوزوسو و بين السايتو اتاتشمنت يتكون ترانسفيرس سيستم من في من شد من الباليد بس ولا من السهول ولا من الاثنين من الاثنين يعني الشد البليد بيجرو انورد يتبعه الستمول هو كمان بيجرو انورد عشان يدي اثنين ايكوال ايدنتيكال دوتتر سيلت صح يا اما يضوا الكالشي الفطره يا اما السبيريت ده ياثر على ايه عندنا ايه اللي قلنا الاول الحث بتاع ضوء السبيريت على طول يبقى استمرت اشوف الخليه سنجله وبني لكن لو بيقعدوا على الكالشي الفطره هشوف بقى تشين ذو كلام تمام حلو يعني ايش جنريشن تايم ده تعريف ان في سيطائر اثنين ايج تو طو... سبسيكنت ديفيجن قد يقول ديرشن 15 دقيقه ربع ساعه 9 قاده كثيره 15 دقيقه ده البريك و هيكون 2 لونج 24 ساعه يعني يوم في تي بي صار ديكم مساله تعتمد على معلومه من اللي فاته قول لي لو بدات بيه يعني انا عندي طبعا انت شفتوا معانا الفاشال ميد اسمها لونشتاين جست بتاع ال تي بي ده صح قدرت اكتبه بس برو و كانت دي جلوه ما اقدر مايله كده لو زرعت بكتيريا واحده من ال تي بي على سطح هذه الميه يشوفه ضروري بعد ادي 20 30 بو سك اللي 24 ساعه خليها بتساوي والديه عشان يعرف نيجي حلو كل بكتيريا محتاجه يوم عشان تبقى اتنين صح فلو بدات البكتيريا وانت محتاج 20 30 ستيشن عشان تبقى كورني محتاجه 20 30, 30 ديفيجن مضروبه في يوم يعني 20 30 يوم يعني من ثلاث لاربعه اسابيع تمام ممكن تبقى مساله حسابيه قول لي السؤال ده يا مريم واخرجي جري نيكي ديز اس تو جروا ماشي انا بتكلم في 50 زائد 50 طويل حلو الكلام طب اكتب كده بقى عشان الديفايد كده ريكوارد ايه اللي <الجيدي>؟ هي <تصفيق> عايز <تصفيق> الديكوارد سريع يلا ايه هو الفور بتاعه كثير الجروس دي يا <تصفيق> تريش يا تريش اكوردنج للنيتريشن بخصم كثير هنا وود بروكت والكثيره تروح عرفني يعني نوت تروح inorganic material Bakira which can utilize simply in organic substance to synthesize okay. complex organic material right I'll read it here you do Organic material You know what you say when you utilize organic substance and complex organic material okay. They need okay. organic overall. source yeah. of carbon derived from a host What is it? medium, mm. medium. <laughs> in the hydrophic, the omega-medical involved neighbors. By the rule of the law of the have some, the rule of the same thing organic material, and the same organic source of carbon derived from a hostage. Far in vain, wood and hydrophic. Can you derive the same thing organic products? Cannot. not be. Can supplies <laughs> companies or organic material? cannot. not. That it normally has to ready make organic material from a hostage. بذور افنو ورليت المتكافي في القورة بذور افنو تاني ركورمت بالبكتير عشان تقيش الافشين و اكوردن بالافشين تبصى بالبكتير على خمس مجموعات نعم ياسمه دفنشان ثريع افنجت او او اتريكت ايروز داي ايروز ايروز ايرو ايرو جينوزة سودوموراس ايرو جينوز تعريف لان في بروفو او افنجت اي اروز بان ايروز لا دي بعين امن التوافق زي البكتريويد بروجيست فكرت انيروب كان دو انوبي كان هو البديل كان انيروب البديل الفرص انكريس ان توكس لكنهم التيل كان جروني انت اكثر علشان لسه متقدم انيروب مش فاست الهيرو بعد كلمه قلت انيروب يعني عنده بديل فالبديل هو اللي بتمييه بتمي البديل فقلت انيروب يعني هم عايشين انيروبيكال لكن عندهم بديل انيروب طب فقلت ثاني يوم طبعا دي معلومه جديده و قلت لك ان دول مش متلطفين علينا صح مايكرو ايروبيكس دول 100 ملم ده, ده معنى ان مايكرو ايروبيكس يعني حلو تقريبا بس لازم نحط مثال لكل واحده منهم هي كان بيقولوا مجدر او الهليكوبتر ولا هي انيروتوليرانس ده دي في ديشن كتير قوي دي انيروتولرانس يعني بتكيد عندهم ان روبيت بادر من القرص قول شويه دي اكس نوت يعني معكس فكرت انيروب تكيد عندهم انيروبيت بادر من القرص اوعى تقول بادي كان جروب اوعى تقول بادي كان سيرفاي كان بادي توليري. كان توليريه توليريت هنا يعني يتحملوا لفتره قصيره كانت توليريت ذا بريزنس اوف اوكسجين ليه عارف ان هو من اكتوبر وسايد اكتوبر وسايد بالنسبه للسريدير ده بالظبط الواحد بيقول لي انا حاطط الدكريشن دي بس مش فاهم ليه ليه ده يعيش في الاكسجين وده يموت في الاكسجين وده ما يبقاش على ايه وده ايه اتكلمنا عن الرفيريشن بص اللي هقوله لك انسى على طول هحسبه هقوله ليه بس عشان تفهم القصه دي الرفيريشن هو الجلوكوز كتابوليز حد الجلوكوز بالجلوكوز بالترايكول تحول لايوبين في الكريب سايكل المايت بتاعه عشان يطلع انرجي يطلع كمان 2 اي دي بي و ان اي بي بس بيستخدم كو انزايم الكو انزايم اللي بيستخدم لتحويل بايوبيت الكريب سايكل يتحول الى كو انزايم ريدوس رديوس يعني عليه هيدروجين او عليه الكترون صح قوم عشان نرجع الكو انزايم ده لحاله الاصليه عشان يعمل له اوكسيديف فوسفوريشن بحدوث اليوريك ريسبيريشن بيستخدم الاكسجين as the final hauger or electron acceptor ده بيطلع لي طاقه كثير لان الاكسجين بيغوت اكسده وبيطلع لي طاقه تساوي توتالي 38 اي تي بي مول لكل من كل جلوكوز مول واحد اتكسر بالطريقه دي يطلع 38 اي تي بي مول وكل استخدام الاكسجين كفاينال هاجر اكسبتور صح لكن في عيب خطير هيحصل اش ممكن هيتكون H2O2 او هيتكون اوفن ناحيه اللي اسمه صوبر اوكسايد دي مواد توكسيك صح لكن البكتيريا اللي هي الستريكت جروب مالها عندها انزيم اسمه كتاليز وسوبر اوكسايديز بالانجليزي بتكسر المواد دي يبقى اهم من كده السؤال اللي بيقول يجيب بيزو ليه, ليه, ليه الكوبل الايروب كان سرفايف ان بريزنس اوف اوشن على الرغم من تكون مواد توكسيك إذا نقوم بإيجاد الإنزائيل وشكان دي دوكسي فاي هذه المواد التوصل فهو مال بقى دي بريزو ليه بقى العكب؟ ليه الأنيروبيت؟ فتلائي انتبريدنس التوصل بعد إيجاد الإنزائيل بقيتروش تنخلصه وفيتقوم يقولونه صح فهو مال بيطلعه فتتعانش الأنيروبيت نتبريدن يأخذ الكروكوسي حاول بيوميت نعم يأخذ بيوميت إذا أخذو بريزو الضائف الأنيروبيت إذا أخذو ب يطلع للديوس فوق انزايم ماشي لكن لا يستخدموا الاكسجين في الاوكسيديشن فورليش ما يستخدموا يستخدموا اد كارير اد اكسبتور زي نايتريت او التروفين او الكربوند دايوكسيد دول نوت اس كوت اس اكسجين عشان كده الطاقه اللي طالعه اقل اقل من 38 بس يا عم ماشي نص العام ولا العام كله انا هقبل طاقه زي كده بس ما تعليش مواد اوكسيدتيف امبوينت صح The eight reasons. Len anaerobic bacteria cannot live in residence of oxygen. In residence of oxygen, if I'm toxic, how good will bacteria demand as such an enzyme? Eight reasons. Lin anaerobic bacteria, energy according to aerobic bacteria. Are not as good as oxygen, as spinal hydrogen and electron acceptance. <تصفيق> لو فهمتوا بخصفتين تقول اقولك الذكر المايكرو ايروفيلي عندهم انضايز ولا ما عندهم معنى جورهم تنسوا قليلين عشان كده يحتاجوا اوكسين قليل عشان موادين كميات كبيرة طب الايروتولر يعيشوا عن ايروبيكالي او صحي طب لو اتعرضوا اوكسين يتحملوا اوكسين شوية ليه عندهم واحد لسون انضايز عندهم سوبر اوكسين دي اسمي و دي هما بيخلصوا من الماده توكسيك على مرتبه بتجمع تقتلهم عشان كده يتحملوا الاكسجين فتره اطول شويه طب وايه راس الفطريات دي روب؟ هي ان روبيكال يعني عندهم سيتو بلازم صح ماذا لو ماذا لو جاب عنه الاوكسجين او ما تعودوش ما تعلموش يعيشوا ان روبيكال بما يعملوا حاجه اسمها فرمنتشن يعني ياخدوا الجلوكوز يعملوا اول خطوه يحولوه لايوبيك ما يدي خطر البيروبيت ليه اصل ما داخلش داخل بيروبيت جليسيس لانه ما عندهوش كاير ده الاوكسي ولا غيره بيكتفي باقل كميه اي تي بي طالما ده 2 4 اي تي بي مور تولز قارن بص الثلاث مقارنات اللي جايين دول ركزوا بقى قارن بين الاوبليجيت ليو والاوبليجيت انيروبس <تصفيق> عايز حد يجي يقول انا شفت احمد حاضر عمرو وراكم دي عمم ااا نوبلي جدا برش تو ان انا ده برضه يعني دي برشن صح والاكزامبل لازم امرا ان الجلوذا وده بس تو رش بعضهم في الامتحان بيحتافي في الاجابه دي بس السؤال كانه اونلاين بيقول لك برضه اتكلمني عن يعني هوج مونوليكريس بايريش يعني عندك يعني ليه بقول ده بيستخدم اوكسيد في فاينال هايدرو اللي انت كتبته وده بيستخدم النيتريت والصاديت والكربوني ده بيطلع 38 ATP والجلوكوز وده بيطلع له انرجي ده بيتجن عنده السكر حمض الستيك وده لا ده عنده دي نايز وده ما عندوش كل السروج دي لازم توستر في الامتحان طب قارن بين الانيروبيك ريسبيريشن والفرمنتيشن ده اوميت انيروبيك اورجانزم وده فقط في انيروب كان بيستخدم النيتريت والكبريت والكربونات وده ما لقاهاش الكاريا لانه جاب عنه الاكسجين وهو ما عندوش السكر في التجيره يوم ده يطلع مور انرجي ويوم ده يطلع ليس انرجي صح سؤال كتبته لكم في الاخير الاتشيميا ومعظم اللي جاوبوا ما عجبتنيش الاجابه و اللي بيبعتكم اللي بيديني الكراسات تلاقيني زودت له جروب الحته دي ازاي قارن بين الاوبليجيت انيروب والفاكالت ايروب الاوبليجيت لو تلاكش في اختلاف بين الانيروبيك ريسبيريشن والفرمنتيشن Obligate anaerobic organism وبقدر الانيروب لأضمن انتبه يعيش في غيام النقش انتبه يعيش في غيام النقش لكن انتبه يعيش في غيام انتبه يعيش في غيام المثال بكتيرويد تراجيلة وده معظم البكتيرات حالة طاريني تلتفيريش الـ Obligate anaerobic انتبه يعيش في غيام النقش صح؟ تتفكرت الانيروبس ايوروبيت في وجود الـOxion وفي الـIngitation في, في غياب طب الـElectrum والـAltrican carrier الفكرات الأنروبي يستخدم ميترات وصفترات وكربونيت وما أنا فكرت في الـOxion الـOxion في وجود الـOxion والأيومات carrier في غياب تقوم بجانب الـOxion ايوروبيت تعرض بجانب عشر بيشني بيكرا وما أنا فكرت في الـOxion العمور الـOxion في وجود الـOxion واللي انرجي ديير ده هيكون كامله جديده نعمل ايه ليه؟ يبقى انا قنا ساعه الريفريش لان الروبوت لكن دوت بوجود الاوبجكت يعمل الروبوت ان الريفريش هو بيجابه يعمل كلمه زي تعال نشوف الانزاين الاوبجكت اللي روبن الارض ما بيشوفش حاجه الفقاد اللي بنقول عنده الانزايم ويستخدمها فقط في بيت او شرط مقدمه ما جاش يا كده بس يعني الحاجات ده غير ده لما تكبروا ازاي وعارفها فايت الريكويرمنت السريعه ها لا الكربون ديو حاول اتنقل عشان الحق اخلص ده ها سريعا كربون ديوكسيد محتاجينه بيتس ام ماون زي الاتموسفير لكن انت كده مش محتاج كربون ديوكسيد اعلى اسمها كربن فلكس ثاني اكسيد البكتيريا معظم البكتيريا بتحتاج بي اتش اراوند ال 7 صح لكن البكتيريا اللي محتاجه بي اتش ال 9 البكتيريا كلها بتحتاج اسيديك بكتيريا الليكتيفشن اوف حراره معظم البكتيريا هي نيموتريك البكتيريا اوتريك انبورس في ليه بولس رينج 20 ل 40 اوبتيمل 37 مئويه علم دي الميزوتريك بكتيريا ايروفتيك في انبورس عشان كده رينج 20 ل 40 صح طب و 32 وش ايه؟ هو النورمال كولتيتر طب و ماري ستايكروفيريك اللي هي في الثلاجه او الثرموفيريك اللي محتاجين حراره عاليه فوق ال 60 وانت طالع ليه اومنوميكال انبور؟ عشان اوهم ده يتو 31 و 8 والثانيه فوق ال 60 وش ايه؟ النور او النورمال كولتيتر حلو الكلام؟ ده كده النص كده ده لو جبت بكتيرياه وحطيتها في لويد ميديا ريش ودرت مراحل عند الارتش بتاعهم ممكن انت تعرفوا في سيريه 1 اهو ودرست مراحل جواها الفريش ميديا يعني جبنا انبوبه فيها فريش ميديا وحاطين عليها المعالم التقديريه ويخص حيجروس ده هتلاقي الاول العدد ثابت اللي بيثبتش ما لاق بين ثم العدد دي في الستيديج ما لوج في ثم العدد بيرجع يبقى فون الاست ما تسيبش ده في ثم العدد بيقل يبقى اسمها دلاين في, في, في, في, في صح جميل سهله قوي في البكتيريا البكتيريا بتديها في التيرم ذا نيور انفايرمنت وبتطلع بروتينات وانزايمز دي للكن اكتف ريبلكيشن هنا بتريتتين اكتف دي والعدد بيزيد ستدي صح هنا بقى في الميديا بتاعه الجروث ففي بكتيريا بتموت لما نوصل لبالانس بين البكتيريا اللي بتموت والبكتيريا اللي عايشه يديني عدد ثابت من العايشين صح اذا بلد الديبود يستثار اكتر والليليود اكتر لما تكون جنن من اول ما ابتدى الجوست في الابطي اكتر مش هو التروما الميميدي صح فالدايم بكتيريا اللي بتسيدنج بكتيريا في التوتال نمبر جريدنج بكتيريا بيزيد اشتغل حلو لاقينا المجموعه بتاعتنا هي جيل عدد هنا 7 ممكن كمان عشان بتبقى دهت ازاي دي ايجاز ماشي والله مشتت بيش يا استاذ في المحاليل الكيميائيه اه لسه ده كده اه بس الناتج منها بقى ده لسه مش دي بارت دي نوت سكت فيش طب على جه ثابت ان دي نوت سكت فيش وما اللي عارف هنا ثابت ليه يبقى ده اللي دي بار دول اللي متصل العامل هنا ديجريدنج بس طبعا عشان الجوده اكثر نص درجه يا استاذه الجوده اكتر من دي كومبليشن 12 بييا موو دي كومبليشن دي صح قارن بين اللاك بيز والتشتري دي المقارنه عملناها الساعه 8 10 18 فرق انا وصل الهواء واحد بص دي فيرنس في ودي ستد في ماشي نوصل كده ما كانش فيه كونتريبيشن هنا دي سيلف فيشن هنا العدد ثابت بكين اقل العدد ثابت بكين اعلى صح الرقم الثابت الاهلي ده هو الايشال نمبر العدد الاعلى ده هو المخم من عندنا بالنظره مش كده قلنا لو في ديت تاك دي هنا في ديت تاك دي هنا العدد ثابت وبتكلم من ادابت السيل هنا ثابت بان في بالانس بين اللي بيبول واللي راحيل البرودكتنج اللي هنا فيت مش من هنا فروستد مش هنا ان ان الاكوموليشن اوف ويست برودكت وهنا هنا مفيش هنا ولا وهنا في اكوموليشن اوف يعني وانت بتعمل ثرو للي ما خدش ثرو دي معنى انها من حد بس سريعه او لو عايز تعملها بنفسه بالبيت لانك نفسك بيعيش القصه عايش هو التيم وبيشوف ايه اللي بيحصل طول لو لو ممتاز جنب واحد بساعش ثرو دي قريب من اللاكسس والاستشن فيس واكيدك اكيدوا قوي هو هنا بيدخل الثرو هنا في بس تعيش هنا جوه وتخيل انت عايش جوه بتنكت ما بقاش غايب كله عايش ميد بريشر فيج ذا اكزوز عايش جوه 2 ماشي؟ ماشي هو الـ بيو بيس ده عشان أشوفك المره الجايه في البروتو ماشي؟ اخيرا فتحت فرج. فـ بيو بيس عرف يعني ايه بيو بيس؟ <تصفيق> فايروس نازل بيطفي بيو بيس فايروس الضرس بتاعه بيطفي لك تاني فايروس بيينفكت بكتير بيو بيس ارسم كده شكل الامتحان والدكتور هيحدد لك من عدد الريليت الرسومات اللي عليها ارسم البكتيروفيج انوتين لكن نلين اساس طور سراوند البروتين كود الهيت 2 4 اجزاء فاكرينه و ثاني طور سراوند البروتين كود عشان يشيل ينتج ديسبلاي تويتش عارفين عندي معندوه سنة تراكشن؟ يعني ليس هنا تشغيلات وموالا ريكوزونس ولا ليوكشن معندوه سنة تراكشن. ما قال ليه بروباجات الثاني. هو هادوا فتوه سايكل. سايكل أولا. سايكل سايكل. تعالوا سريع عمدوصه تد هؤلاء. ييبكتينة بسيطة. وانا بكتينو بيش هعمل لها انفكشن. مراحة الانفكشن كان سيطن. واحد اكتاكش نسا او اكتاكش. ليستسابق. لأن كل فاجة لو هينسك هينسك في الـ Specific Hector Site لأن مش اي فاجة انفكت اي مكتير ايضا الـ Specifics دي كلمة لها معنى و هتجاوبني السؤال في اخر الموضوع ها الخطوة ليه Specific 1 نعم الـ Constructions أو Construct File Sheets و من الوقت يجينا Penetration أو Inception من خص الـ Neufaic تبقى خطوة Penetration أو Inception طب و الـ Point و الـ Hector و الـ Day ايه دي مين او الزايد الام في البارد بتاع الفاج بطوع البارد بتاعات المرحلة الثالثة ها ماكيكلمس البطوك ماكيوش فيروس بارد بيتكتف هو الخليل ليه بقى؟ دي زي اللاجه اللي بقى الفيروس بيادابتك تكتف تسانيو سن بيس انفايزين ماكرو بروتين بيس انفايزين بروتين مينتو اكتف فاج سن حلو بعد كده الفاج يتكون اللي هو عز... سوري الجاهز اللي هو عايزه يبدا يكتب اندرا كده الابلكيشن يعمل هيك كتير ايز كتير يديه لنفسه ريكويست ويجي كومبس كتير كتير قد ايه 100 كومبس بعد التيكت 3 4 عشان بنرسم على الهدايه الصوره اندرا مئات الكومبس بتتكون يبقى فاضل نجمع الوحدات ونعمل اسسمبلي كل هي تمسك في ديل تتعدى للنيوكليك اسيد ها وبعدين يروح يقطع الخليه ريز لعض اليديسماتيك ويخرج صح حلوه هو بيقسم الخليه دي عشان عشان يخرج بس بتكسرها ازاي احن ما دي ريجين دي خايه الخليه بتطلع النيوكليوس دي فايه تقصر الخليه من الداخل صح ده مش بس كده ده بالتالي ده بيخلي الخليه تطلع النيوكليين و حتى ديه نير قمت بتاع الخلية اللي كان بالإسل اللي هو يكتبه فرجمنتشن يكتبه و يقوم هو بيعمل السلبي ممكن ان تصادل إنه هو شكاً من ديه نير و هو بيجمع وحداته طب لما الفجل الوحيد ديه نيرفع بكتيرة للإسل دا يخرج و يروح ينتبس بكتيرة ديلا بكتير عمل حاجة اسمها تراسترشن يعني إيه تراسترشن يعني تراسترشن رموان بكتيرة الثلث وأناظر بكتيرة الثلع عن طريق كيلوبيشن النوع ده في الترانزكشن يسموه ان اللايف ليه انيمشن ليه لو ما حصلش حاجه هو بياخد اخر اي دي فبتبقى مش حاجه سيف صح يبقى دي الطريقه الاولى اسمها لايف سايكلز او يسموها فيتيتل ليه لايفشن احنا عندنا انواع كتير ثانيه غير دول لا ليه لايفشن الترانزكشن اللايف تيست اورجانيز ليه فيتيتل كريب النظر ممكن مثلا تبدين كما اقول ايه هو من ينجل يسهل خارس و ايه هو كما اعمل ذلك يسهل ايه يزديكي من النظر عشان بالي انا اتباج واحد يدره صح ايه حصل فشتيش ايه حصل فتارس و ايه كده طب اقول لك سايكل او ما اهدين بلدعه الفاش دول لما عمل انفكشن دوركيليا على الخطوات الاتيه الاستشن ريبلكيشن دي تريشن سيكشن لين اثناء الجليس الباش ده نفسه الشايل مش, مش هيقدر يعمل ريبلكيشن ما اثر الريبلكيشن ده جينيكال كنترول والجينات تغير لحظات الريبري ولما تقول بتقول عليها حصل ايه ريبريشن صح فالحاج اللي دخل لا نفسه مش اجل الريتيك كان مصيره على طول ان يتم هنا وده هيتحلل مع الوقت ويحصل له ايه النيوكليوس تتكسر مش هيك الا انه لقى تصنيف من الاعمال ده ايه هو التصنيف من الاعمال ده لقى كروموسوم وراح عامل معاه انتجريشن هنا بداوا التو سايكل دي ديفيرج يفرقوا بقى يعني اول خطوات التنسين الاتاتشمنت الانتجريشن الكليبس ده صح هنا بدل ما البكتيريا تصنع الوحدات بتاعته ويرجع يجمعها ويكسر ويخرج لا نفسه مش قادر يعمل كده لو عامل انتجريشن عند قصه المعمل انتجريشن يوجد ثلاثه انتجريشنات بتاعتها الاهميه واحد البكتيريا دي اضح اسمها ايه ولا حاجه ندرسوا شركه بكتيريا عرف في الامتحان يعني ايه نايتوجينيك بكتيريا البكتيريا بتحتوي على بروبيش طب هقوله يقول كده طب او تذكير يعني فيد ويز ادتريج للتوبوفيج وتش انتجريت الجينوم الاس كروموسوم صح طب عرف بقى الفاجين ليه اسمه بروفيش يعني ايه بقى بروفيش الجين ليه انتتيمبر التوبوفيج وتش انتجريت والكروموسوم اصله الجين التكبير يا استاذ يعني يا جماعه خلينا نكمل صوت هو الخصائص الثانيه بصوا على الصوره دي بس يعني ايه مايكرو بيج على فكره بعضكم بيتوه البروجي دي غلط بعضكم بيقول انتجرين برينت في الكروموسوم بعضكم مصطلح دي ميكرو بيج هو التجر التكاثري لكن البروجي هو الجينوم بتاع التجر التكاثري هو الشيء اللي انتجريت في الكروموسوم اثناء التمبري تايب طب البكتيريا دي حصل لها حاجتين واحد اصبحت اكلناها كانت بينت وتجوزنا الست اللي اتجوزنا بقى انا اتجوزت على غصه كده اصبحت السيستم <تصفيق> او اليو <تصفيق> انتكشن وذ انذر باكتيري فيش الست اللي اتجوزها كانت في صفات الجوزه صح اكتسبت صفات من, أكتسب من الزوج التاني هنا فالجينيك كونفرجن عرف الاكويزيشن وفيو بروبرتي اللايجلينيك بكتيريا او باكتيريا ذات الشكل البكت المستنبت البكتيوبيوش اوعى تنسى الحساب الجيني يعني بروديوكسن لما تبقى لايجلنايت لما يحصل لها الكسر سؤال قبل الاخير ما هو مصير هذه الصي؟ ايه مصير اي جواه؟ يا اما يعيشوا كذبات ونبات يعني يعني الخليه دي لما تيجي ديفايد نشي التخصص البكتيوبيوش اعتبرت الDNA كانه بوس منها وهي بتضايق انتي دوتر سيل كل دوتر سيل عندها كوبي من الكروموسوم وكوبي من ايه من الجروفيش يبقى كان الجروفيش ها بي باس تو دوتر سيل ادي اول مصير مصير اخر لا. الراجل كانه كان بتبهن لما يمسكني يجي لحظه عليه فوق ده ايه ده رميه استدي لو مي ديتش اتاتشمنت نيفيز كونتينوس او انديوس كونتينوس يعني انتقاء نفسه انديوس يعني اتعرض لاي سترينج او يو بي لما ما يديتش يبقى ده معناه ايه خش يا دكتور تمام يعني خلاص ده كوزكير امبليكيشن اللي هو بيرجع لللايف سايكل اوعك انت دايما في المصير ده معظمكم في المصير ده يلاقيه مزود له كلمه اللي جوه وثري كراصته او ورقهم بينزلوا كلمه ستارت ان يو لايف سايكل لما بتكتبوه دي ما يديتش بعضكم بيقولوا انستشيو ومينسوا ان لما يديتش هيستارت لايف سايكل جديده طيب والمفصل التالت السلايت بص اه ده كان عامل انتجريشن صح خلاص لما طبعا الدوتاس بتدوا وصلوا ملايين كانه واحد عنده 10 بنات متجوزين عايشين في بيتهن و بنات واحده منهم هتطلق خليه من الخلايا هتطلق البكتيروفاج دي ان ايه بفك من الكروموسوم اللي حصل في كاشه ويروح الى لايتس سايت يعني يبدا يكمل من اله بالاول لا خلاص ما فيش اللي فات ده كان للانتروسيلر ثاني اقسم لي لي احيانا بقى وهو بي ديتاتش ياخد الادجيسنت فيس او الكروموسوم معاه مش انا الارض لو نعم الخليه واخده تبقى ترانسدكشن بس المرض يسموها ديشرايد لانه هات بيس او فين صح الابليكيشنز اوف ديفيكشن عشان تروحوا وتفشوا عشان تكملوا الحصه بتاعتنا الابليكيشن ممكن انا بقى اعرف الHDTN هو خليه يخليها لي جوه ده كده يبقى استخدمت من بكري زمان بيقول لي هل هو كده انت تروحش واحد من العوامل اللي ساعدتني في الريسيرش زمان بمعرفه يعني ايه الجينيتك فورميشن بتشال على بروتين ولا دي ان يتخيلوا العلماء زمان احتاروا الجينيتيك انفورميشن بتتشال على البروتين ولا النيوكلياس مش عارفين اجابه لهذا السؤال اكدلكوا تير دي حللوا المشكله ليه التير دي معمول من الدي ان اي والبروتين عشان البروتين كله لما ساب البروتين بره وحال الديه ني وجينيتيك بروبرتيز علشان الجينيتيك انفورميشن تبقى كانت على النيوكلياس اخر بيدايسها للتير بالريسبشن الصدر السوائل بايروجيكال او غيريتيك الصدر المشهره والاستخدام الثاني اللي خدناه في العربي للدرجيه ده بذكروفيشن تايدنج او تكثيف البكتيريا علشان نتكلم عن التكيف البكتيريا تايدنج بعد ما انت درست البكتيريا انفيرنسيتي ديدو تايدنج البكتيروفيجي او في واحد دماغه راحت قال لك ايه ان الانفكشن او البكتيريا باي ذا تكلوفيش السبك بروسس بتاع اي حاجة في البيت مش اي حاجة كده صح ايه هي ايه هي الابلكيشن او اليوز بتاع التفيو بيش تايم اللي بيدبل اويام تو تريد ذا سورس والانفكشن لما احب اتبع ثاني حالات البوست اوبريفشن هو الانفكشن في حالات البوست بوشن مين هيقول لي السؤال الاخير ان الدكتور جنب السؤال تقرير الاشاره اميره قول لي اميره ما الاجابه الاخيره mention some other methods of bacterial typing what he gave a mission here he gave us an animal, he gave us a other methods of bacterial typing very fresh typing serological, I want to mean sermorphological, bio typing meteorological typing okay, blackness profile chromosomal analysis okay, thyroid typing, so I call thyroid typing, vaccine or tactile typing فهي الرايب وصدق لأن المسلس مكتوبة في العملي فور بكتيلة طايفة شكرا جديد قصة مية جديدة جابا جابا فلتاك الناس شكرا جديد شكرا جديد